هذا الكتاب الصوتي مقدم لكم من موقع الكتب www.alkutub.com بسم الله الرحمن الرحيم عباس محمود العقات كتاب الفلسفة القرآنية كتاب عن مباحث الفلسفه الروحيه والاجتماعية التي وردت وموضوعاتها في ايات الكتاب الكريم منشورات المكتبة العصريه صيدا بيروت التقديم. كتاب الفلسفة القرآنية من أبرز آثار العقاد الخالدة يتضمن مقدمة و17 فصلا وخاتمه جمع فيه كل ما يمكن أن يقال عن الإسلام ومبادئه واوامره ونواهيه وما يجب أن يكون عليه المسلم في حياته الدنيويه وموقفه من جميع مظاهر الحياة ومن الناس ومن نفسه وليست مهمتنا في هذا التقديم ان نفصل ونستقصي جميع ما اورده الكاتب من اراء وافكار بل نريد التلميح تلميحا موجزا إلى ما بسطه في فصوله كدليل متواضع إلى ما سوف يواجهه القارئ في خضم هذه الفصول من اراء سديدة وشرح مستفيض للاسس التي يقوم عليها صرح الإسلام واول ما يلتفت اليه هو أن القرآن الكريم كتاب عقيدة يخاطب الضمير الإنساني وليس من شأنه أن يفصل مسائل العلم التي تتجدد في كل زمان وفي كل جيل وهو مع خلوه من كل ما يتناقض مع العلم أو يتعارض مع النظريات العلميه التي تنشأ جيلا بعد جيل يحث على التفكير ولا يتضمن حكما من الاحكام يشل حركة العقل أو يحول بينه وبين الاستزاده من العلوم كلما نجم منها جديد ويستهل شرح الفلسفة القرانيه بتقرير أن لا خلاف في أن لكل شيء سبباً ولكن السبب ليس هو موجد الشيء بل حادث سابق للشيء أو مقترن به مثل النور والصوت في قضيفة المدفع فالنور تبصره العين اولا ثم يليه الصوت وليس النور السابق هو المسبب للصوت وهكذا كل ما يحدث في الوجود يحكم العقل بانه ناتج عن سبب وليس هذا السبب هو موجده فلا بد من تقدير المصدر الاول لجميع الأسباب وجميع الكائنات وعنده أن الأخلاق التي يدعو الإسلام إلى التجمل بها هي الأخلاق التي تنشأ من صحة النفس وصحة الجسد على السواء فالنفس الصحيحة تصدر عنها اخلاق صحيحة والجسد الصحيح يصدر عنه عمل صحيح والنفس الصحيحة لديها القدرة على الامتناع أو الاقدام وتجعل الإنسان يتصرف كما يليق بالكرامه الإنسانية وتبعده أو تصده عما ينزل به إلى درك الحيوان والأخلاق الجميلة التي حثت عليها شريعه الإسلام هي الأخلاق التي تنبع من شعور الانسان بالتبعه ومن ان إيثار رفعة النفس وسموها عن كل ما يشينها وينحدر بها إلى حضيض الهوان أما الحكومة التي نص عليها القرآن فهي عينها الحكومة التي نسميها الحكومة الديمقراطية في عصرنا الحاضر وهي تقوم على مبدأ وتعمل المحكومين لا لمصلحة الحاكمين وتقع تبعات الحكم فيها على الامه كلها لا على طبقة خاصة وترجع الشوره إلى ذوي الرأي والحكمه ولا سبيل فيها إلى طغيان فرد جبار او الى جماعه كثيره العدد وممنوع في حكومة القرآن خزن الأموال التي لا تنفق في وجوهها وحرمان الفقراء من تيسير سبل العمل والرضا عن العيش وممنوع كذلك عصبيه الجنس أو الاسره اذ لا فرق في ذلك بين إنسان وإنسان فجميع الناس متساوون في الحقوق والواجبات ألا إنهم متفاوتون بالفطره ويجب أن يظلوا متفاوتين وهذا التفاوت ينبغي أن يكون بالفضل والجداره والمواهب لا في العرق أو الجنس أو الأسرة أو اللون أما المرأة في نظر الإسلام فقد أجملت ما لها وما عليها وعينت منزلتها بالنسبة إلى الرجل الايه الكريمه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه وقد اوضح العقاد هذه الدرجه التي يتقدم بها الرجل على المراه بأن الطبيعة لا تنشي جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وغاية حياته فلم يكن جنس النساء مساويا لجنس الرجل قط في تاريخ أمة من الامم على مختلف البيئات والحضارات وعله ذلك هي تفوق الرجل على المراه في القدرة والتأثير فهو يتفوق عليها حتى في الاعمال العامه التي زاولتها الوف السنين ويبرزها في الطه وتفصيل الثياب وفنون التجميل وتركيب الاثاث وكل ما يشتركان فيه من اعمال البيوت ولا انت المرأة لعادة لعاده النواح على الموتى منذ عرف الإنسان الحداد على الاموات فما اخرجت لنا الاداب النسويه يوما قصيدة في الرثاء تضارع ما نظمه الشعراء الرجال سواء منهم الأميون والمتعلمون وعند تناوله بالبحث مساله الاسر او الرق عرض راي أفلاطون في نظام الاسترقاق فقال أنه اعتبر هذا النظام ملازما للجمهوريه الفاضله وحرم على الرقيق حق المساواه بغيره من الأحرار لانه مخلوق حقير لا يحسن بالسيد أن يهتم بالإساءة اليه وجعل ارسطو الرقه نظاما ملازما لطبائع الخليقة البشرية لأن في العالم اناسا مخلوقون للاستياده واناسا مخلوقون للطاعه والخضوع وغاية ما يمكن أن يتفضل به السادة على الأرقاء تشجيع هؤلاء على الترقي من منزلة الاله المسخره الى منزله الاله المتصرفه اذا بدت منهم بوادر الفهم والتمييز وعند ظهور المسيحية في بلاد اليونان اوصل القديس بولس العبيد باطاعه الساده والاخلاص لهم وكان الحواري بطرس يأمر العبيد بمثل ذلك وايده الفيلسوف توما الاكويني أكبر حكماء الكنيسه اخذا بمذهب استاذه ارسطو مصرحا مصرحا بان القناعه بالمنزله البخسه من المعيشه لا تناقض فضيله الايمان وقارن بين تلك النظريات وبين احكام القران الرق فقال إن الاسرى أمر لا مناص منه ما دامت في الدنيا حروب وما دام في الدنيا غالب ومغلوب فاباح استخدام الاسرى ولكنه حث المسلمين على فك الأسر أو قبول الفدية منهم وأوصى بالاحسان إلى الأرقاء كما اوصى بالاحسان الى الوالدين والاقرباء وجعل اعتاقهم حسنة تكفر عن كثير من السيئات وفي مجال العلاقات الدولية حتى القرآن المسلمين على أن تقوم علاقاتهم مع الامم الأخرى على العهود والوفاء بها واتمامها الى مدتها إن كانت موقوته وإذا غدر المتعاهد يعامل بمثل عمله مع تجنب الجور والتنكيل وإثار الصبر على العقاب ويخطئ اقبح الخطا من يدعي أن الإسلام دين سيف وان العلاقة بينه وبين الامم علاقه حرب وقتال وما لجأ المسلمون قط إلى السيف وفي الامكان وضع غيره من الوسائل في مكانه وما قاتلوا الا مدافعين عن انفسهم وعن دينهم ومقدساتهم وقد التزموا يطعمون على نظام واحد فضلا عما يستفيده الفرد من الصيام في حياته الروحيه أو حياته الاخلاقيه بتعويده ضبط النفس وانماء قدرتها على الفكاك من أسر العادات واخضاع الجسد لدواعي العقل والروح وقاده البحث في الفلسفة القرآنية إلى التصوف فراى أنه عميق الجذور فيها وليس كما ادعى البعض انه دخيل على الإسلام وأنه نجم عن اتصال العرب المسلمين بغيرهم من الامم والشعوب أما التسمية فاختلفوا فيها فاستبعد بعضهم اقتباسها من اليونانية وردوها تاره إلى اهل الصفا وتاره الى لبس الصوف وتاره إلى الصفاء وفي الناحيه اعتناق المسلم للتصوف القائم على التنسك والتقشف والتفرغ للرياضه الروحيه ذكر أن الإسلام في الأصل يحرم عليه أن يوصد بيديه ابواب الحياه الجسديه وينهاه أن يترك العمل لينقطع عن الدنيا وينسى نصيبه منها فالحياه الروحيه في الإسلام ينبغي أن تلتزم القصد أو الوسط فلا استغراق في الجسد والانقطاع عنه في سبيل الاخره وذلك طبقا للحكمه القائلة اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا وإذا كان الإسلام قد عرف اناسا من النساك الذين تفرغوا للمطالب الروحيه فإنما كان ذلك على سنه التخصص في كل مطلب من مطالب الحياه الإنسانية ولم يكن من قبيل الالغاء او التعطيل لمطلب من هذه المطالب الضروريه وهكذا إذا ظهر بين المسلمين من يؤثر القوى الروحيه على متعة الجسد فيجب أن لا نلومه وننحي عليه لان هذا الإيثار ملكة راسخه فيه لا يجوز تعطيلها كما لا يجوز الوقوف في وجه اللاعب إذا اثر المهارة في اللعب على المهارة في فنون العقل ومطالب الروح واخيرا تحدث في الفصل الأخير من كتابه عن الحياه الأخرى فذكر أن الأديان الكتابية آمنت بالحياه بعد الموت وكذلك فعل بعض الفلاسفه كأفلاطون وكانت اما أفلاطون فقد علل بقاء النفس بأنها جوهر بسيط مجرد لا يقبل التجزئه ولا الانحلال وهي قوام الحياه وما هو حياة لا يمكن أن يعود لا حياه وامما كانت فقد بنى نظريته في بقاء النفس على أن الإنسان مفتور على الإيمان بالقانون الأخلاقي الذي يقضي بالجزاء العادل لكل عمل يصدر عن الإنسان ولكن هذا الجزاء لا يتم دائما في فترة هذه الحياة الدنيا فيلزم من ذلك أن تكون هناك حياه اخرى لينال ذلك الجزاء من يستحقه وراي هذين الفيلسوفين يدلنا على أن مسألة الحياه بعد الموت ليست فقط مسألة اعتقاد وايمان بل هي أيضا مسألة بحث وتفكير وهكذا يستخلص من الآيات القرانيه أن الحياة الأخرى قضية يؤمن بها القلب كما يهدي إليها العقل هذه لمحات مقتبسة مما تضمنه هذا الكتاب لا تغني عن مطالعته بأكمله وإمعان النظر في كل فصل من فصوله وفي النهاية لا بد من إسداء الشكر الجزيل للسيد شريف عبد الرحمن الأنصاري صاحب المكتبة العصرية في صيدا وبيروت لاهتمامه بإعادة طبع هذا الكتاب الفريد فجزاه الله عن القراء خير الجزاء م ل مقدمة الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية ولم يكن الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية لانه مصلحة وطنيه أو حاجة نوعيه لان الدين قد وجد قبل وجود الاوطان ولان الحاجة النوعية بيولوجية تتحقق اغراضها في كل زمن وتتوافر أسبابها في كل حالة ولا يزال الإنسان بعد تحقق اغراضها وتوافر وسائلها في حاجة إلى الدين وغرائز الإنسان النوعية واحدة في كل فرد من أفراد النوع وكل سلالة من سلالاته ولكنه في الدين يختلف أكبر اختلاف لانه يتجه من الدين إلى غاية لا تنحصر في النوع ولا تتوقف على غرائزه دون غيرها وليس الغرض منها حفظ النوع وكفى بل تقرير مكانه في هذا الكون أو في هذه الحياة فالانسان يتعلق من النوع بالحياة ولكنه يتعلق من الدين بمعنى الحياة ولن يوجد إنسان ليس له نوع أو غريزة نوع أو اداب نوع لان وشيجه النوع هامش رقم 1 وشيجه الوشيجه في الأصل العرق من الشجرة او الخيط من ليف وهي هنا بمعنى العلاقة والرابطة انتهى الهامش لان وشيجه النوع ليست مما ينفصل عنه باختياره ولكن قد يوجد إنسان يفوته معنى الحياة وقد يوجد إنسان يفهم معنى الحياة على أنه اعراض عن الحياة الفردية وعن الحياه النوعيه وتوجه إلى ضرب آخر من الحياة وقد يتحول الإنسان من عقيده الى عقيده فلا يقال اذا أنه تحول من غريزة النوعية إلى غريزة النوعيه لأن هذه الغريزة لا تقبل التحول ولا التحويل صفحه 12 بل يقال اذا انه امن بعلاقه جديده بين الخلائق جميعا وبين الحياه أو مصدر الحياة والإنسان إذا طلب من الدين الحياة الأبدية فهو لا يطلب ذلك لانه فرد من افراد نوع فإن النوع قد يبقى ألوف السنين وقد يقدر الانسان أنه مكفول البقاء بغير انتهاء ثم لا يغنيه كل ذلك عن طلب الحياة الأبدية لانه يريد لحياته معنا لا يزول ويريد ان يتصل بحياه الكون كله في اوسع مدى وليس التعاقيده لازمه من لوازم الجماعات البشريه لانهم يريدون منها دروسا علمية أو حيلان صناعيه فإن قوة الصناعه والعلم كامنه في الإنسان لا تلجئه إلى قوة خارج الإنسان وإن الف انسان قد يعلمون علما واحدا ولا يعتقدون عقيده واحدة بل ينكر احدهم عقيده الاخر اشد الانكار كما أن العلاقة بين العالم والمعلوم قد تكون علاقه غريب بغريب وقد يعلم الانسان اسرارا من الكون وهو يشعر بأنه غريب عنه أو عارض فيه فاذا اعتقد بما يعتقد لانه يريد أن يشعر بأنه ليس في الكون الغريب ويؤمن بأنه موصول الحياه بحياته وليس بالعارض فيه وليس مقياس العقيدة الصحيحة مقياس الدروس العلمية والحلل الصناعية وانما حسب العقيدة الصحيحة من صلاح انها تنهض بالعقل والقريحة هامش رقم واحد القريحة القريحه من الإنسان طبعه وهو حسن القريحه اي انه يستنبط العلم والشعر بجودة الطبع انتهى الهامش ولا تصدهما عن سبيل العلم والصناعه ولا تحول بين معتقديها ولا وبين التقدم في الحضاره وأطوار الاجتماع صفحه 13 فالعقيده التي تصلح لعشره أجيال يشترك فيها عشرة أجيال يختلفون في كثير من الاحوال والعادات والعقيده التي يدين بها الملايين يشترك فيها الخاصة والعامة والاعلياء والادنيا ولا تصاغ منها نسخة مستقله لكل طبقة أو لكل فريق فالذي يطلب من العقيده الصحيحة أن تصلح لكل هؤلاء مجتمعين وأن تصلح لاعمار بعد اعمار لأنها ليس مما يخلع تاره بعد تاره ولا مما يستبدل ببرامج السنوات ونصوص الدساتير وموضوع هذا الكتاب هو صلاح العقيده الاسلاميه او الفلسفه القرانيه لحياه الجماعات البشريه وان الجماعات التي تدين بها تستمد منها حاجتها من الدين الذي لا غنى عنه ثم لا تفوتها منها حاجتها إلى العلم والحضارة ولا استعدادها لمجارات الزمن حيث ما اتجه بها مجرى كنا نتحدث مع بعض الفضلاء من اعضاء لجنه البيان العربي في موضوع الدين والفلسفه فقلنا إن العقيده الدينية هي فلسفه الحياة بالنسبة إلى الامم التي تدين بها وانها لا تعارض الفلسفة في جوهرها وأن الفلسفة تصلح للاعتقاد كما تصلح العقيدة الفلسفية، واستشهدنا على ذلك بآيات كثيرة من القرآن يستخرج منها المسلم فلسفة قرانيه لا تحول بينه وبين البحث في غرض من اغراض الفكر والضمير وايا كانت العلاقة بين موضوع الفلسفه وموضوع الدين فليس في وسع فيلسوف صادق النظر أن ينسى الأديان قد وجدت بين جميع البشر وانها من ثم حقيقه كونيه لا يستخف بها عقل يفقه معنى ما يراه من ظواهر هذه الحياة صفحة 14 فاقتراح علي بعضهم أن يكون هذا البحث موضوع كتاب فالفته هذا الكتاب في هذا الموضوع وسميته باسم الفلسفة القرآنية لانه أقرب الأسماء الى بيان غرضه وكان اسم فلسفة القرآن من الأسماء التي اقترحت في سياق ذلك الحديث خطرت لي ان هذا الاسم قد يحيي للذهن اننا نتخذ القرآن موضوعا لدراسه فلسفيه كدراسة فلسفه النحو أو البيان أو التاريخ وليس هذا هو المقصود مما كنا نتحدث عنه إنما المقصود منه أن القران الكريم يشتمل على مباحث فلسفية في جمله للسائل التي عالجها الفلاسفه من قديم الزمن وان هذه الفلسفه القرانيه تغني الجماعه الإسلامية في باب الاعتقاد ولا تصدها عن سبيل المعرفة والتقدم وهي لذلك تحقق ضرورة الاعتقاد وتمنع الضرر الذي يبتلى به من تصدهم عقائدهم عن حرية الفكر وحرية الضمير وليس للعلماء ولا الفلاسفه ان يطلبوا من الدين غير هذا فمهما يكن من رايهم في الإيمان بالله فهم لا يجهلون ولا يستطيعون أن يجهلوا أن الإيمان كما قدمنا ضرورة كونيه لا تخلقها مشيئة أحد من الأحاد ولو كان في قدرة الرسل والانبياء فإذا أجمع الناس على الاعتقاد كيفما كان اختلافهم في الجنس والزمن والوطن والمصلحه فليس هذا عمل عمل فرد ولا هو مما يقع بين الحين والحين عرضا واتفاقا من فعل الحيلة والتدبير ولكنه باعث من صميم قوى الكون لا يفلح الرسل والأنبياء في نشر دعوته ما لم يكن في تلك الدعوة مطابقة لحكمه الخلق وسر التكوين وكل اعتراض يعترض به المنكرون على حقائق الأديان لا يقام له وزن في مواجهه هذه الظاهرة الواقعه التي لا شك فيها بل هو لا ينفي الوحي الالهي كما تخيلوه أو كما يمكن أن يتخيلوه ولا يبطل ضرورة الاعتقاد بين الجماعات البشرية بحال من الأحوال الاحوال الصفحه 15 انهم يتخذون من عقائد بعض العامة أو عقائد بعض الخاصة دليلا على انها أمور لا تصدر من عند الله الذي يصفه أصحاب الأديان بالعلم والحكمه والقدرة على هداية العقول إلى الصواب في الكبير والصغير فإذا كان هذا هو المبطل للوحي الالهي فكيف يثبت الوحي الالهي في قياس اولئك الفلاسفه أو العلماء أيثبت يثبت يدين بها العامة كما يدين بها الخاصة وتطابق الدروس العلميه اليوم كما تطابقها عندما تنقض نفسها بكشف جديد اي يثبت تدخل المعمل الصناعي أو العلمي كل سنة أو كل بضع سنوات للفحص والامتحان اي يثبت بعقيده ليست بعقيده ولكنها مجموعة من الازياء الموسميه التي يغيرها الإنسان تاره بعد تاره ولا يمزجها ببواطن الضمير كلا فإن الوحي الالهي متى ثبت لا يثبت على النحو الذي تخيلوه بل على النحو الذي عهدنا عليه الأديان مع اختلاف العقول واختلاف الأجيال واختلاف المعلومات عقيدة هي عقيدة وايمان هو ايمان وبعد ذلك موافقه لدواعي الحياة ومطالب الفكر وخلاجات الشعور وهكذا تصح العقيدة ان صحت على الإطلاق وهكذا يكون الإيمان إن كان إيمان وقد رايت اناسا يبطلون الاديانه في العصر الحديث باسم الفلسفة الماديه فإذا بهم يستعيرون من الدين كل خاصة من خواصه وكل لازمه من لوازمه ولا يستغنون عما فيه من عنصر الإيمان والاعتقاد التي لا سند لها غير مجرد التصديق والشعور الصفحه ال ثم يجردونه من قوته التي يبثها في اعماق النفس لأنهم اصطنعوه اصطناعا ولم يرجعوا به إلى مصدره الأصيل فالمؤمنون بهذه الفلسفة الماديه يطلبون من شيعتهم أن يكفروا بكل شيء غير الماده وان يعتقدوا ان الاكوان تنشا من هذه الماده في دورات متسلسلة تنحل كل دوره منها في نهايتها لتعود إلى التركيب في دورة جديدة وهكذا دواليك ثم دواليك إلى غير انتهاء هامش رقم واحد دواليك بالفتحه وبالفتح وبصيغه أي اي بعد مداوله انتهى الهامش ويطلبون منهم ان ينتظروا النعيم المقيم على هذه الأرض متى صحت نبؤتهم عن زوال الطبقات الاجتماعية فان زالت الطبقات الاجتماعية في هذه السنة أو بعدها بضع سنوات فتلك بدايه الفردوس الابدي الذي يدوم ما دامت الارض والسموات وتنتهي اليه اطوار التاريخ كما تنتهي بيوم القيامة في عقيده المؤمنين بالأديان ولا يكلف دين من الأديان اتباعه تصديقا أغرب من هذا التصديق ولا تسليما أتم من هذا التسليم ولا يخلو دين الفلسفة المادية من شيطانه ووالراس ماليه الخبيثه السمراء فكل ما في الدنيا من عمل سوء أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الماكر المريد هامش رقم اثنان. مريد شيطان مريد بفتح بكسر أي خبيث شرير انتهى الهامش وكل ما فيها من اعمال سوء او فكرة سوء يزول ويحول وتحل في مكانه بركات الفلسفة المادية ورضوانها متى سار الامر الى ملائكه الرحمه وذهب ذلك الشيطان إلى قراره الجحيم ولما طبقت هذه العقيده في البلاد الروسية على أيدي أصحاب الفلسفة المادية خيل اليهم انهم ظفروا بحقيقه الحقائق واستغنوا بها عن كل ما اعتقده الانسان في جميع الأزمان ولا سيما عقائد الاديان والاوطان الصفحه عشر وادخروها للزمن كله بل للابد كله ولكنهم لم يصطدموا صدمتهم الأولى في الحرب العالمية الاخيره حتى افلست عقيده الأبد كل الافلاس ولجؤوا إلى الوطن يستعيدون مثله والى الديانه يستجدونها ويتمسحون بها فنادوا بالجهاد القومي ورحبوا بالصلوات في المعابد وشجعوا المصلين على ارتيادها واجتمع رؤساء القساوسه في حضرة زعماء المذهب الشيوعي ليعلنوا العودة بمجلس الكنيسه إلى نظامه القديم وفحوى هذه العبرة البالغة أن أسرار العقيدة اعمق وأصدق مما يدور باوهام منكريها وانها ذخيرة من القوة وحوافز الحياة تمد الجماعات البشرية بزاد صالح لا تستمدها من غيرها وان هذه الذخيره الضروريه خلقت لتعمل عملها ولم تخلق ليعبث بها العابثون كلما طاف باحدهم طائف من الوهم أو طارت براسي نزغة عارضه لا تثبت على امتحان وفي هذا العصر التي تتصارع فيه معاني الحياة بين الإيمان والتعطيل هامش رقم 1 التعطيل مذهب التعطيل هو إنكار الخالق وكون العالم فارغا عن صانع زينه انتهى الهامش وبين الروح والمادة وبين الامل والقنوط تلوذ الجماعات الإسلامية بعقيدتها المثلى ولا تخطئ الملاذ لأنها عقيدة تعطيها كل ما يعطيه الدين من خير ولا تحرمها شيئا من خيرات العلم والحضارة وهذا الذي نرجو أن نبينه في هذا الكتاب القاهرة في ذي القعده سنه 1366 اكتوبر سنه 1947 عباس محمود العقاد عنوان القران والعلم تتجدد العلوم الانسانيه مع الزمن على سنه التقدم فلا تزال بين ناقص يتم وغامض يتضح وموزع يتجمع وخطا يقترب من الصواب وتخمين يترقى إلى اليقين ولا يندر في القواعد العلميه أن تتقوض بعد رسوخ أو تتزعزع بعد ثبوت ويستأنف الباحثون تجاربهم فيما بعد أن حبسوها من الحقائق المفروغ منها عده قرون فلا يطلب من كتب العقيدة أن تطابق مسائل العلم كلما ظهرت مسألة منها لجيل من اجيال البشر ولا يطلب من معتقديها أن يستخرجوا من كتبهم تفصيلات تلك العلوم كما تعرض عليهم في معامل التجربه والدراسه لأن هذه التفصيلات تتوقف على محاولات الانسان وجهوده كما تتوقف على حاجاته واحوال زمنه وقد اخطا اناس في العصور الأخيرة لأنهم انكروا القول بدوران الارض واستدارتها اعتمادا على ما فهموه من الفاظ بعض الايات وجاء اناس بعدهم فاخطوا مثل خطائهم حين فسروا السماوات السبع بالسيارات السبع في المنظومه الشمسية ثم ظهر انها عشر لا سبع وان الارضين السبع إذا صح تفسيرهم لا تزال في حاجة إلى التفسير ولا يقل عن هؤلاء في الخطا ولئيك الذين زعموا أن مذهب التطور والارتقاء ثابت من بعض ايات القرآن كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض او قوله تعالى فاما الزبد فيذهب جفاء او اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض التاسعة عشر هامش رقم واحد الزبد ما يعلو الماء وغيره من الرغوه والخبث انته الهامش هامش رقم جفاء الجفاء ما نفاه السيل والباطل لان الايتين تؤيدان تنازع البقاء وبقاء الأصلح ولكن مذهب التطور والارتقاء لا يزال بعد ذلك عرضة لكثير من الشكوك والتصحيحات بل عرضة لسنه التطور والارتقاء التي تنتقل به من تفسير إلى تفسير من الخطا كذلك أن يقال أن الاوروبيين أخذوا من القرآن كل ما اخترعوه من السلاح الحديث لان القرآن الكريم جاء فيه حثا للمسلمين واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فقد يقال لهم إن المسلمين سمعوا هذه الايات مئات السنين فلم يخترعوا تلك الأسلحة وأن الاوروبيين لم يسمعوها فاخترعوها فهل الإسلام اذا لازم أو غير لازم وهل يضير الاوروبيين أن يجهلو أو ليس بضارهم أن يخترعوا ما اخترعوه ولم يتبعوه وخليق بامثال هؤلاء المتعسفين أن يحبسوا من الصديق الجاهل لأنهم يسيئون من حيث يقدرون الإحسان ويحملون على عقيده إسلامية وزر انفسهم وهم لا يشعرون كلا لا حاجة للقران إلى مثل هذا الادعاء لانه كتاب عقيدة يخاطب الضمير وخير ما يطلب من كتاب العقيده في مجال العلم أن يحث على التفكير ولا يتضمن حكم من الأحكام يشل حركة العقل في تفكيره أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع حيثما استطاع وكل هذا مكفول للعلم في كتابه كما لم يكفل قط في كتاب من كتب الاديان فهو يجعل التفكير السليم والنظر الصحيح إلى آيات ما في خلقه وسيلة من وسائل الإيمان بالله صفحه 20 إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهو يحث المسلم على أن يفكر في عالم النفس كما يفكر في عالم الطبيعه اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجر مسمى وهو يعظ المخالفين والمصدقين عظه واحدة وهي التفكير الذي يغني عن جميع العظات قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ايه اخرى كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون ايه اخرى وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ايه اخرى ونفصل الايات لقوم يعلمون ايه اخرى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ولا يرتفع المسلم بفضيلة كما يرتفع بفضيلة العلم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات آية أخرى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يسأل المسلم ربه نعمة هي أقوم وألزم من العلم وقل رب زدني علما ايه اخرى إنما الله من عباده العلماء فالقران الكريم يطابق العلم أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المعنى الذي تستقيم به العقيدة ولا تتعرض للنقائض والاضاغين كلما تبدلت القواعد العلمية أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم أو يقين يبطل التخمين الصفحه 21 وفضيله الاسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين ابواب المعرفة ويحثهم على ولوجها والتقدم فيها وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم وليست فضيلته الكبرى أنه يقعدهم عن الطلب وينهاهم عن التوسع في البحث والنظر لأنهم يعتقدون انهم حاصلون على جميع العلوم عنوان الاسباب والخلق. من المتفق عليه اقتران الحوادث بالأسباب يقول بذلك العلماء والفلاسفه كما يقول به عامه الناس في اقوالهم التي تجري مجرى العاده فالاسباب موجوده لا خلاف فيها من أحد ولكن الخلاف الاكبر في السبب ما هو وماذا يعمل وهل الأسباب العاملة عنصر مستقل في الكون والحوادث المعمولة عنصر آخر يخالفه في الكنه والقوه وهل السببية قوة تنتقل بين الأشياء والحوادث أو هي قوة خاصه ببعض الاشياء والحوادث لكل شيء سبب ما في ذلك خلاف ولكن ما هو السبب هل هو موجد الشيء الذي خلقه ولولاه لم يخلق أو هو حادث سابق للشيء او مقترن به يلازمه كل ما حدث على نسق واحد أما أن السبب هو موجد الشيء فيمنعه في العقل اعتراضات قوية كاقوى ما يكون الاعتراض في المسائل الفكرية فكل ما يقرره العقل وهو واثق منه أن سبب الشيء يسبقه أو يقترن به كل ما حدث على نسق واحد ولكن السبق لا يستلزم الإيجاد ويضربون لذلك مثل النور والصوت في قذيفة المدفع فإن العين ترى النور قبل أن تسمع الأذنا صوت القذيفة ولا يقول أحد إن النور هو سبب الصوت أو أنه هو سبب القذيفة وإن تكررت رؤيته وسماع الصوت بعده مئات المرات أو ألوف المرات وكذلك صياح الدياكة قبل طلوع النهار ووصول قطار الصبح قبل قطار الضحى ودخول المرؤوسين في الصباح قبل دخول الرئيس إلى الديوان الصفحه ال23 وغير ذلك من المتلاحقات التي تقترن على ترتيب واحد ولا يستلزم تلاحقها أن يكون السابق منها موجودا لما لحقه اي باي معنى من معاني الإيجاد كذلك يعترض العقل على السببيه على المعنى المتقدم بأن التلازم بين الأسباب والنتائج في وقائع الطبيعة ليس تلازما عقليا كتلازم المقدمة والنتيجه في القضايا العقلية وإنما هو تلازم المشاهده والاحصاء وغاية ما نملكه فيه أن نسجل هذه المشاهده أو هذا الاحصاء فحدوث الصوت من القذيفه يقع على التواتر كما نسمعه ولكن لا يلزم عقلا من تسلسل الاحوادث أن تقع مع القذيفه ان نسمع ذلك الصوت وانما تستلزم حدوثه لانه قد حدث قبل ذلك مرات ولا زيادة على ذلك في دواعي الاستلزام فكل ما هناك مما يسمى بالأسباب الطبيعيه إنما هو مقارنات في الحدوث ولا تفسير فيها أمام العقل لتعليل الإيجاد قال الإمام الغزالي يرد على الفلاسفه إن الخصم يدعي أن فاعل الاحتراق هو النار فقط وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار فلا يمكنه الكف عما هو طبعه ولكن هذا غير صحيح إذ أن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بواسطه الملائكه او بغير واسطه وأما النار فهي جماد لا فعل لها وليس للفلاسفه من دليل على قولهم الا مشاهده حصول الاحتراق عند ملاقات النار والمشاهده تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به انتهى راي الامام الغزالي ويقرب من راي الغزالي هذا قول نيوتن صاحب مذهب الجاذبيه في ملحق التعريفات فإنه يضرب المثل بجسم يتحرك من ألف إلى باء ومن ب إلى ج ومن ج إلى دال فلا يمكن أن يقال في هذه الحالة إن حركة الجسم من أ إلى باء هي سبب حركته التالية من ب إلى جيم أو من ج إلى د الصفحة ال24 ويشبه هذا المثل مثل أصحاب ديكارت عن ساعة تدق وساعة أخرى تدق بعدها على الدوام فلا يمكن أن يقال إن دقات الساعة الأولى هي سبب منشئ لدقات الساعة الثانية وهكذا كل تلاحق في الحوادث والمشاهدات وقد ظهر الفيلسوف الانجليزي ديفيد هيوم بعد هؤلاء فبسط القول في مسألة السببيه بسطا وافيا يفسر هذه الاراء المجملة ولا يخرج عن فحوى ما قدمناه واذا نظرنا إلى أصول الأسباب الكبرى تعذر على العقل أن ينسب الظواهر الطبيعية إلى هذه الأسباب التي تلازمها ثم يقف عندها فمن العسير على العقل أن يسلم أن هذه الظواهر المادية هي أسباب الحوادث بطبيعات مستمدة منها ملازمة لها مستقره فيها لأن التسليم بهذا تسليم بوجود مئات أو الوف من المواد كلها خالد وكلها موجود بذاته وكلها مع ذلك مؤثرة في غيره وهو مستحيل فهل هناك الوف من المواد أو هناك ماده واحدة؟ إن كان هناك الوف من المواد كلها خالد بصفاته وطباععه فمن العجيب في العقل أن يكون الخالد مؤثرا في خالد مثله وان يوجد الشيء منذ الأزل بطبيعته وخصائصه ليؤثر في شيء آخر موجود مثله منذ الأزل بغير تلك الخصائص وغير تلك الصفات اما ان كانت هذه الخصائص تحولات ترجع إلى ماده واحدة في القدم فقد بطل انها هي أسباب الحوادث بطبعها وتعين أن تكون عارضه تؤثر بما اودع فيها على حسب تلك التحولات التي ترجع في النهاية إلى مصدر واحد لا تعدو فالعقل ينتهي في مسألة الأسباب إلى نتيجة واحدة تصح عنده بعد كل نتيجه وهي أن الأسباب ليست هي موجدات الحوادث ولا هي مقدمة عليها بقوة تخصها دون سائر الموجودات ولكنها مقارنات تصاحبها ولا تغني عن تقدير المصدر الأول لجميع الأسباب وجميع الكائنات الصفحه ال25 وهذا هو حكم القرآن الكريم هناك سنة في الطبيعة سنه الله في الذين خلو ايه اخرى ولن تجد لسنة الله تبديلا آية أخرى ولا تجد لسنتنا تحويلا ولكن الخلق كله مرجعه إلى اراده الله أو إلى كلمة الله انما امره اذا اراد شيئا له كن فيكون آية اخرى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون آية أخرى سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وكل شيء في السماء والارض بإذن الله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 لا يعزب عنه مفقال ذره في السماوات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ايه اخرى وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله هامش رقم واحد لا يعزب يعزب غازب عنه عزوب الشيء بعد أو غاب انتهى الهامش والذي ينساق عندنا في مساق العقل أن الحوادث كبيرها وصغيرها لا يمكن أن تحدث إلا بأمر الخلق المباشر من اراده الله فلا ينساق عندنا في مساق العقل ان الحادثه تحدث بفعل الأسباب أو النواميس ثم بفعل الاراده الإلهية لأن النموذج لا يملك وحده قدرة الانطباق والتوافق التي يسبب بها الف حادث على نسق واحد ولا بد له من القدرة التي يتابع بها هذا التسبيب مرة مرة وحادثا حادثا بلا فرق هنا بين الجملة والتفصيل الصفحه ال 26 فلا فرق هنا بين الحادث الذي يقع مرة واحدة والحادث الذي يقع ملايين ملايين المرات فكلها تتوقف في بادئ الأمر على اراده الخلق والانشاء كن فيكون وانما كن فيكون تقريب إلى الذهن في المجاز والأمر أهون من ذلك جدا في اراده الخلاق وإنما يهال الذهن المغلق بهذا التقدير لانه يظن أن مسألة الخلق مسألة حمل وانتقال وتحريك أثقال وحيره بين الارقام والمقادير الموزعه في آثاق الفضاء الصحيق وهي على هذا الظن شيء تختلف فيه القدرة على القليل والقدرة على الكثير ولكننا نحن معشر البشر قد راينا بانفسنا أن الموجودات المادية تنتهي في حسابنا إلى معادن ومعادلات رياضيه فالايجاد اذا بالنسبة لصاحب الوجود المطلق هو مسألة معقولات تقع لأنها قائمة في العقل المحيط بجميع الكائنات ولا فرق بين ما يقع منها كثيرا متواترا أو يقع قليلا نادرا ولا بين البعيد منها والقريب لانه لا بعيد في العقل المطلق ولا قريب ولا حاجه إلى انتقال ولا حمل اثقال فتاتي هنا مسألة المعجزات فما هي المعجزات وما هو موقعها من التفكير السليم موقعها على ما قدمناه انها شيء لا يخالف العقل ولكنه يخالف المالوف والتواتر في المحسوس فإن كان كل عمل من الاعمال خلقا مباشرا في اراده الله فلا فرق في حكم العقل بين وقوع المعجزه ووقوع المشاهدات المتكرره في كل لحظه ولا يكون الاعتراض على المعجزه انها شيء يرفضه العقل ولا يجوز في التفكير وإنما يكون الاعتراض الصحيح هل هي وقعت فعلا أو لم تقع وهل هي لازمة أو غير لازمة للاقناع فلا يمتنع عقلا أن تقع المعجزه وإنما الذي يمتنع عقلا أن تقع عبئا لغير ضرورة مع امكان الاستغناء عنها إذا تبين أن إقناع المكابرين كان ممكنا بغيرها هل يمكن أن تتغير نواميس الكون وقوانين الطبيعة كلها دفعه واحدة؟ نعم يمكن ولا فرق في ذلك بين تغييرها في فترة ما وتغييرها في جميع هذه الآفاق والأكوان ولكن الذي لا يمكن هو وقوع التغيير عبثا مع امكان اجتنابه والاستغناء عنه وهكذا ينبغي أن يكون البحث في حقائق المعجزات لأن تغيير الحوادث كلها في قدرة العقل المطلق اهون من تغيير الفرض في عقل الرياضي وهو مغمض العينين هذه قضية عقلية مجرده يستوي فيها حساب الكثير وحساب القليل ولكن الشيء الذي لا يقع في العقل المطلق هو العبث الذي لا يساوغ في العقل المطلق ولا في سائر العقول وقد اشار القرآن الكريم إلى الخوارق من باب الاعجاز او من باب السحر فردها كلها إلى السبب الأخير الذي ترد إليه جميع الأسباب وهو اراده الخالق أو إذن الله اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ايه اخرى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 وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فكان هاروت وماروت يفعلان ما يفعله اصحاب الحيل العجيبه وهم يقولون قبل ذلك إنها من خفه اليد أو استهواء الابصار وفتنه العقول وايا كان ما فعلاه فالحكم فيه وفي جميع الخوارق أن العقل لا يمنع وقوعه منعه للمستحيل الصفحه ال 28 وان المرجع فيه إلى مطابقته للحكمه الإلهية وضرورة التوسل به أو امكان التوسل بغيره في مقام الاقناع فصل الأخلاق قيل في تعليل نشأة الأخلاق أنها مصلحه اجتماعيه تتمثل في عادات الأفراد لتيسير العلاقات بينهم وهم متعاونون في جماعه واحده فلو انطلق كل فرد في إرضاء نزعاته وتحقيق منافعه دون غيره لتعذر قيام الجماعه وانتهى الامر بفوات المصلحه الفردية نفسها لتعرض كل فرد لعدوان الآخرين وعجزه عن تدبير منافعه كلها وهي تتوقف على اعمال كثيرة موزعه بين الأفراد الكثيرين على اختلاف الصناعات ومن هنا وجب على كل فرد أن ينزل عن بعض نفعه ويعدل عن بعض هواه لكي يضمن بذلك النزول المختار اكبر قسط مستطاع من الحرية والأمان وليس من اللازم أن يتم هذا النزول المختار بالتفاهم والتشاور أو عن علم سابق بالنتيجه التي يصل إليها المجتمع بعد هذا النزول الاجماعي الذي يشترك فيه جميع الأفراد ولكنه يتم اضطرارا بعد المحاوله والتجربة وتصحيح الأخطاء بالعبرة والعقاب وايا كان مذهب القائلين في تعليل الأخلاق فمما لا مشاحه عليه أن الأخلاق مصلحة اجتماعية وأن الجماعات تختلف بينها في العادات وأصول العرف على حسب اختلافها في أحوال الاجتماع لكنك خليق أن تسال إذا تعادل خলقان في النفع الاجتماعي الا يوجد هناك مقياس نرجع اليه في تفضيل احدهما على الاخر اليس لحاسه الجمال او للنزوع الانساني الى الكمال شأن في في تفضيل بعض الاخلاق على بعض الصفحه 30 أو في تمييز بعضها بالاستحسان والاثاره وبعضها بالمقت والاستنكار إن الوجوه كلها نافعه بما فيها من الحواس التي تؤدي وظائف الحياة ولكننا نرى وجها واحدا من بينها يعلو بروعة الحسن على الالف وجوه ويفدى بالالف وجوه ولعله من جانب المنفعه التي تستفيدها وظائف الجسم أقل من تلك الوجوه في بعض المزايا واحوج منها إلى العلاج والتصحيح فهل يدخل اعتبار الجمال إلى جانب المنفعة في وصف الجسد الإنساني؟ ولا يحسب له اعتبار في خصائص النفس او خصائص المزاج وهل نعتبر كل أعجاب بخلق من الأخلاق ميزانا حسابيا للمنفعه والخسارة وتقديرا تجاريا لصفقه من الصفقات وهل يروعنا كل خلق بمقدار ما ينفعنا سواء نظرنا إلى المنفعه المعلومه المحسوبه أو نظرنا إلى المنفعه التي تتحقق على طول الزمن في أطوار اطوار لا بد أن يخطر على البال ان لحاسة الجمال شأنا كهنا كشأنها في الاعجاب بمحاسن الاجسام بل كشانها في الاعجاب بمحاسن الجماد ايا كان القول في اصل الشعور بالجمال وقيل في تعليل نشأة الأخلاق انها ترجع إلى مصدرين في كل جماعه بشرية لا إلى مصدر واحد وانها ترجع إلى مصلحتين لا إلى مصلحة واحدة وقد تكون احداهما على نقيض الاخرى فيما تملي وفيما تستمليه قيل إنها ترجع في ناحية إلى مصلحة السادة وترجع في ناحيه أخرى إلى مصلحة العبيد وقد يقولون أخلاق الاقوياء والضعفاء بدلا من أخلاق السادة والعبيد والمرجح أن التفرقة بين اخلاق الكرام الاحرار الصفحه 31 وبين أخلاق اللام الهجناء هامش رقم 1 الهجناء الهجين من الناس من كان أبوه عربيا وأمه أمة غير محصنة انتهى الهامش وملحوظ فيها هذا المعنى في اللغة العربية بين العرب الأقدمين فكانوا يفهمون من وصف الأخلاق بالكريمة أنها أخلاق السادة الأحرار ومن وصفها باللئيمة أنها أخلاق قوم ليست لهم أعراق وليس لهم خلاق هامش رقم 2 خلاق بفتح الخاء النصيب من الخير انتهى الهامش واحدث القائلين بهذه التفرقة بين المفكرين من الاوروبيين فريدريك نيتشه المعروف بمذهبه المشهور عن إرادة القوة التي يعارض بها الاكتفاء بمجرد إرادة الحياة وهي قوام اخلاق الضعفاء ممن لا طمع لهم فيما وراء عيش الكفاف أو عيش الأمان ولكن ما هي الأخلاق القوية؟ هل هي ما يفعل القوي ما يشاء لانه قادر ان يفعله ولان الضعفاء عاجزون عن صده والوقوف في سبيله وهل كل ما يفعله الاقوياء خلق حميد محبوب وإذا قلنا أن أخلاق القوة هي أخلاق القوي امام الضعفاء فما هي أخلاق القوي امام القوي مثله وما هو الضابط الذي يجعل للقوي عملا يليق به وعملا آخر لا يليق قديما فسر هوبز الفيلسوف الإنجليزي كل خلق حميد بأنه قوة او دليل على قوة فالصبر قوة لان الضعيف يجزع ولا يقوى على الصبر والاحتمال والكرم قوة لأن الكريم يثق من قدرته على البذل ويعطي من هو محتاج إلى عطائه وهو ضعيف والشجاعه قوه لانها ترفض الجبن والاستخذاء هامش رقم 3 الاستخذاء المذلة انتها الهامش والعدل قوة لانه غلبة الإنسان العادل على نوازع طمعه ودوافع هوا والعفه قوة لأنها تقاوم الشهوه والاغراء الصفحه 32 والحلم قوه لانه مزيج من الصبر والثقة وقد ينطوي على شيء من الترفع والاستخفاف بالمسيء والرحمة قوه لانها انقاذ لمن يستحق الرحمه من المرضى أو العجزة أو الصغار الموقوب الموقولين الى رعايه الكبار وقس على ذلك كل خلق حميد نفسره على هذا النحو من التفسير وصحواه أن القوى تحمد منه اعمال ولا تحمد ومن القوي تحمد منه اعمال ولا تحمد منه اعمال واين كان الظن بصواب هذه الفحوه أو هذا التفسير فليس في وسع أحد أن يقول إن القوي يفعل ما يشاء ويندفع مع قوته كما يشاء وأن كل ما يفعله وكل ما يندفع إليه حميد جميل فما هو الضابط اذا للأخلاق القويه اهو الاستطاعه أكل ما يستطيعه القوي حميد وكل ما لا يستطيعه ذميم ان معنى هذا ابطال مذهب القوة من اساسه والرجوع به إلى العاجز وقله الاستطاعه في خاتمه المطاف ولماذا يشاء القوي أمراً ولا يشاء امرا آخر؟ الا انه يشاء ما يليق أو يشاء ما يقدر عليه أو يشاء بلا ضابط من القدره واللياقه قل ذلك لا تفسره كلمة القوة وحدها ولا تغني فيه عن تفسير يقترن بالقوة ويميز لنا ما هو جميل من اعمالها وما هو شائن قبيح ونعود إلى مذهب المنفعه في الاخلاق انسال هل نرتضي اخلاق الجزع أو اخلاق الغدر أو اخلاق المشاكسة ولو لم يكن لها علاقه بمصالح الاجتماع أليس في رؤية الرجل الجزوع قبح تنفر منه النفس ولو كانت فيه سلامة صاحبه ولم يكن للخلق في ذاته علاقه بالفضائل الاجتماعية أليس لنا مقياس آخر غير مقياس المنفعة الاجتماعيه أو مقياس التفرقة بين الاقوياء والضعفاء الصفحة 33 بلى هناك مقياس لا بد من الرجوع اليه في جميع هذه الأحوال وهو صحه النفس وصحة الجسد على السواء فالنفس الصحيحه تصدر عنها اخلاق صحيحه والجسد الصحيح يصدر عنه عمل صحيح ايا كان أثر الاخلاق والاعمال في حياه الجماعه أو حياه الأفراد إن القوي الذي يفعل ما يشاء ليس بصحيح لان النفس الصحيحه لا تنطلق كما تنطلق الاله التي تملاؤها قوة البخار أو قوة الكهرباء فتصدم وتهد فتصدم وتهشم وتخبط خط عشوائي حيث تحملها القوة العمياء لا صحه بغير ضابط ايا كان حكم الاجتماع ومطلب الاجتماع وكل ضابط معناه القدرة على الامتناع ورد النفس عن بعض ما تشاء وليس معناه القدرة على العمل فحسب ولا المعنى مع النفس في كل ما تشاء ولا المضي مع النفس في كل ما تشاء وهذا قبل كل شيء هو مصدر الجمال في الأخلاق مصدره أن القوة النفسية ارفع من القوة الاليه مصدره أن يتصرف الإنسان كما يليق بالكرامه الإنسانية ولا يتصرف كما تحمله القوة الحيوانية أو القوة التي يستسلم لها استسلام الالات مصدره أن يكون الإنسان سيده نفسه وان يعلم أنه يريد فيعمل أو يمتنع عن العمل وليس قصاره أنه يساق إلى ما يراد هامش رقم واحد قصاره القصاره بالضم الجهد والغايه انتهى الهامش إن المجتمع قد يملي على الإنسان ما يليق وما لا يليق ولكنه لا يغنيه عن هذا الضابط الذي تناط به جميع الأخلاق كما تناط به حاسة الجمال لأنه دليل على صحة التكوين وخلو النفس من الخلل والتشويه وبهذا الضابط الذي لاغن عنه في كل خلق من الأخلاق، يتحدى الإنسان فرائض المجتمع كله إذا فرضت عليه ما ينفر من طبعه أو يجرح فيه حاسة الجمال وسليقه الشوق إلى الكمال فيعلو على المجتمع في كثير من الأحيان، ولا يكون قصاره أن ينقاد لما يمليه عليه بل يخلق الاداب الاجتماعية الجديدة، ولا يكون في اعماله ومقاييسه مخلوقا للمجتمع في جميع الأحوال. الاحوال الرابعة 34 مصدر الجمال في الأخلاق هو أن يشعر الإنسان بالتبعه هامش رقم واحد التبعه ما فيه اثم يتبع به انتهى الهامش وان يدينا نفسه بها لانه يئبى أن يشين نفسه ويعتبر الشين غاية ما يخشاه من عقاب هامش رقم 2 يشين يشين بالذانة قبح انتهى الهامش مصدر الاخلاق الجميلة هو عزم الأمور كما سماه القرآن وهو مصدر كل خلق جميل حثت عليه شريعة القرآن فالشخصية الإنسانية ترتقي في الجمال الأخلاقي كلما ارتقت في الاستعداد الاولتابعه ومحاسبه النفس على حدود الأخلاق وليس للتفاوت في جمال الخلق مقياس أصدق من هذا المقياس ولا أتم منه في جميع الحالات وفي جميع المقابلات بين الخصال المحموده أو بين اصحاب تلك الخصال وقد المحنا إلى ذلك في كتابنا هتلر في الميزان حيث قلنا اذا مقاييس التقدم كثيرة يقع فيها الاختلاف والاختلال فإذا قسنا التقدم بالسعادة فقد تتاح السعادة للحقير ويحرمها العظيم وإذا قسناه بالغنى فقد يغنى الجاهل ويفتقر العالم وإذا قسناه بالعلم فقد تعلم الامم المضمحله الشائخة وتجهل الامم الوثيقه الفتية إلا مقياسا واحدا لا يقع فيه الاختلاف والاختلال وهو مقياس المسؤوليه واحتمال التبع فإنك لا تضاهي بين رجلين هامش 3 تضاهي ضاهى يضاهي شابه وشاكل وعارض وضاهى بين شيئين قارن ووازن انتهى الهامش فإنك لا تضاهي بين رجلين أو امتين إلا وجدت أن الأفضل منهما هو صاحب النصيب الاوفى من المسؤوليه وصاحب القدره الراجحه على النهوض بتبعاته والاطلاع بحقوقه وواجباته والاختلاف في هذا المقياس كلما قست به الفارقه بين الطفل القاصر والرجل الرشيد او بين الهمجي والمدني أو بين المجنون والعاقل أو بين الجاهل والعالم أو بين السيد والسيد والعبد أو بين العاجز والقادر أو بين كل مفضول وكل فاضل على اختلاف أوجه التفضيل الصفحه ال35 والقرآن يقرر التبعة الفردية وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين وكل فضيلة من فضائل الأخلاق ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينه ايه اخرى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ايه اخرى قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل وما من خصلة يحث عليها القرآن إلا كان تقدير جمالها بمقدار نصيبها من الوازع النفساني هامش رقم 1 الوازع الزاجر عن الشيء والناهي عنه انتهى الهامش او بمقدار ما يطلبه الإنسان من نفسه ولا ولا يضطره احد الى طلبه فالحق الذي تعطيه ولا يضرك احد اليه هو اجمل الحقوق واكرمها على الله وأخلقها بالفضيله الإنسانية فلا قدرة للمسكين ولا لليتيم ولا للأسير على تقاضي الحق فضلا عن تقاضي الحسنه المختاره ولا يحث ولا يحث القران على البر باحد كما يحث على البر بهؤلاء وامثال هؤلاء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ايه اخرى فام اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر ولا تحسب على الامه لعنه تحيق بها وتستحق النكال من أجلها كلعنة التهاون في رعاية اليتامى والمساكين كلا بل لا تكرمون ولا تحاضون على طعام المسكين ومن واجب القوي القادر أن يجود بروحه في سبيل الله كما يجود بها في سبيل هؤلاء الصفحه ال36 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان واحب البر بالوالدين هو البر بهما حين يضعفان او حين يعجزان عن التاديب والجزاء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا يرجع هذا إلى ضعف صاحب الحق في الرحمه والاحسان بل الى مرجع الفضل كله من النفس الإنسانية وهو ضبط النفس وملك زمامها وعزم الأمور واتخاذ الوازع منها حين لا وازع من غيرها فالعدو القوي المقاتل له في هذه الفضيله حق كحق الضعيف المستسلم الذليل وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا آية أخرى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا تسكت الضرورة ولا الغضب هذا الواجب عن كاهل الإنسان ينشد الكمال ويروض نفسه على الأفضل من الخصال فعلى الغاضب أن يغفر للمغضوب عليه وعلى المضطر أن يتجنب البغي والعدوان وإذا ما غضبوا يغفرون آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم وغني عن التفصيل أن الفضائل المثلى التي يحض عليها القرآن هي الفضائل التي ترتفع إلى هذا المصدر وتجري في نسقه وتجمل وتجمل بمن يروض نفسه على هذا الوازع ويحاسب نفسه هذا الحساب فالصبر والصدق والعدل والإحسان والمحاسنه والامل والحلم والعفو هي مثال للكمال الذي يطلبه لنفسه من يزع من يزع نفسه ويختار لها أحسن الخيارات الصفحه ال37 ويابى لها ان يهبط بها مكانا دون مكان الجميل الكامل من الخصال ومن الفعال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ايه أخرى فاصبر على ما يقولون ايه اخرى وقرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ايه أخرى والوفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا والالئك هم المتقون ايه اخرى ان الله يأمر بالعدل والاحسان ايه أخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون هامش رقم واحد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اي لا يحملنكم بعضكم لقوم على ارتكاب جريمه الظلم انتهى الهامش ايه اخرى لا تقنطوا من رحمه الله وهذا الادب بعينه هو الذي يملي على الكبير ان يتواضع للصغير ويملي على الصغير أن يحفظ مكانه الكبير ويملي على الكبار والصغار أجمعين أن يتجنب الإساءة ويتعمدوا المحاسنه ويأخذ بعضهم بعضا بالرفق والأدب وطيب العشرة واحسان المقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ايه اخرى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ايه اخرى وقولوا للناس حسنا ايه اخرى قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم ايه اخرى إن الله لا يحب كل مختال فخور الصفحه 38 آية أخرى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ايه أخرى والله لا يحب كل مختال فخور ايه أخرى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ويجب على المسلم احسان القول في المغيب كما يحسنه في الحضور ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه وجماع هذه الأخلاق كلها هو تلك الصفات التي اتصف بها الخالق نفسه في اسماءه الحسنى وكلها مما يحمد الإنسان أن يروض نفسه عليه وأن يطلب منه اوفى نصيب يتاح للمخلوق المحدود فيما عدا الصفات التي خص بها الخالق دون سواه وان المسلم لا يؤمن بمصدر هذه الأخلاق المثلى ويؤمن بأنها جميعا مفروضة عليه بأمر من الله عنوان الحكم اذا وصفت الحكومة التي نص عليها القرآن بصفة من صفات الحكومة العصرية فهي الحكومة الديمقراطية في اصلح اوضاعها لانها حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية وأمرهم شورى بينهم آية أخرى وشاورهم في الامر آية أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ايه أخرى انما المؤمنون اخوة آية أخرى انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم إله واحد وجمله ما يقال إنها هي الحكومه لمصلحه المحكومين لا لمصلحه الحاكمين يطاع الحاكم ما اطاع الله فان لم يطعو فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق صفحه 40 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آية أخرى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فكل أركان حكم الأمة للأمة قائمة في هذه الحكومة القرآنية ولكن لا يفهم من هذا بداهة أن الأمر فيها لكثرة العدد أو للطبقة الكثيرة من بين السائر الطبقات لان القران الكريم قد تكررت فيه الآيات التي تنص على أن الراي والفضل والذمه والعلم ليست من صفات اكثر الناس على التعميم وهذه أمثلة من تلك الايات تتكرر احيانا بلفظها واحيانا بمعناها في مواضع شتى من السور التي تصف الناس عامه كما تصفهم بعد البعثه المحمدية وَإِن تطع أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هامش: يَخْرُصُونَ: خَرْصُ الْكَرْمِ وَانْتَحَلَ حَزْرَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعِنَبِ أَوْ قَدَّرَهُ بِظَنٍّ وَخَرْصَ الرَّجُلِ الْكَذِبِ انتهى الهامش ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم كالانعام بل هم اضل سبيلا ايه اخرى وما يتبع اكثرهم الا ظننا ايه اخرى وما وما وجدنا لاكثرهم من عهد ووجدنا اكثرهم لثاسقين ايه أخرى ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ايه اخرى ولكن اكثرهم يجهلون آية أخرى ولكن أكثرهم للحق كارهون واذا كانت الطاعة أكثر الناس تضل عن سبيل الله فليس من الرشد لهم ولا لغيرهم ان يكون لهم الحكم المطاع الصفحه 41 وانما تقع تبعات الحكم على الامه كلها بجميع عناصرها وترجع الشوره إلى أهل الشوره وهي لا تكون لغير ذي راي أو غير ذي حكم ويصبح المؤمنون كالاخوه في المعامله إنما المؤمنون اخوه ولكن الذين يعلمون منهم أحق بالطاعه من الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولهذا كانت أمانة الحكم في الأمة مقرونة بأمانة مثلها لا تقل عنها شأنا ولا يستقيم أمر الامم بغيرها وهي امانه الدعوه والارشاد قلت منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والالئك هم المفلحون وشر ما تبتلى به جماعه بشرية من سوء المصير انما مرجعه إلى بطلان هذه الدعوه التغاضي عن المنكرات وكذلك كان مصير الضالين من بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن كرم فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون وعلى ابناء الامه جميعا أن يتعاونوا على المصلحه العامه وإقامة الفرائض والفضائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فالحاكمون والمحكمون جميعا متعاونون في أمانة الحكم وأمانة الإصلاح كل بما يستطيع وكل بما يصلح له بل الحق كله للجماعه كلها بين التشاور والتعاون والتنبيه والارشاد والاسترشاد وما من جماعه بشرية تتم فيها امانه الشوره وأمانة الإصلاح وأمانة التعاون ثم يعروها انحلال أو يخشى عليها من فساد الصفحه الثانيه 40 ويلحق بقواعد الحكم قواعد توزيع الثروه وهي في القران تمنع الاسراف وتمنع الحرمان فاختزان الاموال محرم كل التحريم وإنما جعل المال للإنفاق في سبيل الله وفي طيبات العين وفي مرافق الحياه والذين يكمذون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والمحرومون العاجزون عن العمل محسوب لهم حسابهم في الثروه العامه فريضه لازمة لا تبرعا يختاره من يختار خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتذكيهم بها واتوا الزكاه أمر موجه إلى كل مسلم قادر عليها وفي سبيلها حارب الخليفه الاول جموع المرتدين وهم اوفر عددا اكمل عده من المسلمين وقلما تمتحن امه ا امه بالبلاء في نظامها وقواعد حكمها إلا من قبيل هاتين الافتين اموال مخزونه لا تنفق في وجوهها وفقراء محرومون لا يفتح لهم باب العمل ولا باب الاحسان وكلتا الافتين ممنوعه متقاه في حكومة القران هامش رقم واحد متقى اتق الشيء احذره وخافه انتهى الهامش عين 1 الطبقات اقر القرآن الكريم سنه التفاوت بين الناس في جميع المزايا التي يتفاضلون بها وينتظم عليها العمل في الجماعة البشرية فهم متفاوتون في العلم والفضيله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آية أخرى يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات آية أخرى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. آية أخرى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولكن هذا التفاوت لا يرجع إلى عصبية في الجنس أو الأسرة، إذ لا فرق في ذلك بين إنسان وإنسان. انما المؤمنون اخوة الصفحه الرابعه و40 ولا فرق بين امه وام ولا بين قبيلة وقبيله ولا بين أحد واحد الا برعايه الحقوق والواجبات يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير فالتعدد في الامم وسيله التعارف والتعاون وليس بوسيله للإدعاء والتنابذ والتعصب للاجناس والتعالي بالعصبيات وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات البينات باحاديث في معناها فقال لا فضل لعربي على اعجمي ولا لقريشي على حبشي إلا بالتقوى وقال اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى وكان عمر رضي الله عنه يتكلم عن الصديق ويشير إلى بلال الحبشي فيقول هو سيدنا واعتق سيدنا فالقرآن الكريم بهذه الأحكام المفصله قد اعطى المساواه حقها واعطى التفاوت بين الأحاد والطبقات حقا فلا يمتنع التفاوت ولا يكون مع هذا سببا للظلم والاجحاف بالحقوق بل سببا لاعطاء كل ذي حق حق ولو كان من المستضعفين في الجنس أو المستضعفين في المنزلة الاجتماعية وباقرار التفاوت اقر القرآن الكريم أصلح النظم التي تستقيم عليها حياه الفرد والجماعه لأن سنة الاختلاف بين الأحياء اعمق من حياه البشر وأعمق من نظم الاجتماع أو نظم الاقتصاد فالحياة تتمثل في ألوف من الأنواع والأجناس والفصائل وكل نوع أو جنس أو فصيلة يتألف من أحاد يعدون بالالوف والملايين الصفحه الخامسة 45 ولا يتشابهون في الشكل ولا في اللون ولا في القوة والمزية ومهما يقول القائلون عن أسباب ذلك في الزمن القديم فالحقيقه ماثله أمامنا ان التنوع سنة الحياة وغايتها وانها تنزع إلى تفاوت المزايا ولا تنزع إلى التشابه والتساوي في مظاهرها الإنسانية ولا في مظاهرها الحيوانية ويعشق أن يعم ذلك عالم الجماد قبل عالم الحيوان والإنسان وحكمه التفاوت ظاهره وافته التشابه والتساوي اظهر لأن الحياة تفتقر إلى المزايا إذا قصرت حركتها على تكرير صورة واحدة في كل فرد من الأفراد وجعلتهم كلهم نسخة واحدة لا فضل لبيئه منهم على بيئه ولا لمجموعه منهم على مجموعة ولكنها تزخر بالمزايا المتجددة وتستزيد من الملكات المتعدده كلما طرا بينها التفاوت في الصفات والتفاوت في الانصباء وكان التفاوت بين أحدها فضل يحرصون عليه ويتطلعون إلى بلوغه والتقدم فيه ولا معنى للتفاوت إذا تساوى القادر والعاجز وتساوى العامل والكسلان وأصبح الكسلان يكسل ولا يخاف على وجوده والعامل يعمل ولا يطمح إلى رجحان واطمأن المجردون من المزايا كاطمئنان الممتازين عليهم باشرف المزايا واعلاها فإن القدرة تكاليفها ثقيلة، وأعباؤها جسيمة ومطالبها كثيرة والناس خلقاء أن يتهيبوها وينقصوا عنها إذا لم يكن لهم وازع من الخوف ودافع من الطموح وأن العاجزين الكسالى لا يقعدهم العجز ويطيب لهم الكسل إن لم يكن فيهما ما يحذرونه ويخافون عقبا وما هم بكسالى إذا كانوا يعملون وهم مستطيعون أن يتركوا العمل بغير خوف من عواقب تركه أو كان العاجز مامونا في كل حال لا يصيبهم في رزقهم ومنزلتهم بما يقلق ويثير فالتفاوت موجود والتفاوت لازم الصفحه 46 ولكنه لا لزوم له ولا فائدة فيه إذا لم يقترن به رجاء واشفاق ووثوق من الرزق والجاه وشك في هذا وذاك وهذه هي شريعه الحياه منذ كانت وهذه هي شريعه الحياه كيفما تكون وحيثما تكون وكل صورة من الصور تناقض هذه الصوره التي عرفنا حالها منذ كانت وحيث كانت فهي صوره لا تستقر في العقل أو الخيال فضلا عن استقرارها في الواقع الذي يقبل التطبيق ويقبل الدوام على أننا لا نعرف صوره تناقضها في العقل أو الخيال غير تلك الصورة التي خلقها الوهم في أخلاد جماعة من الهدمين الذين يسمون أنفسهم بالماركسيين أو بالشيوعيين هامش رقم واحد أخلاد جمع خلد بفتح الخاء والد أي خلد وهو البال والنفس تقول وقع ذلك في خلدي أي خطر في بالي ووقع في نفسي انتهى الهامش فهؤلاء الماركسيون يتصورون أن تفاوت الحظوظ والارزاق حيله من حيل الأسواق وشرك من اشراك المرابين وطلاب الارباح ويزعمون أن الناس قد تفاوتوا في الحظوظ الأولى والارزاق لأنهم قد انقسموا منذ بداية التاريخ إلى مستغلين ومسخرين وأن المسخرين هم العمال الماجورون فإذا انتهى التاريخ إلى مرحلة من المراحل يسود فيها العمال الماجورون فقد انتهى الاستغلال وانتهى التفاوت في الحظوظ والارزاق وعمت المساواه بين جميع الاحاد وجميع الطبقات إلى آخر الزمان وصحوه ذلك أن المذهب الشيوعي يتقرر في قطر من الاقطار سنة 1917 للميلاد ثم يستقر في جميع الاقطار سنة 1950 او قل سنه 1970 او قل سنه 2000 او قل سنه 3000 ثم ماذا السابعة 47 ثم يقف سباق الحياه في الجماعات البشرية ثم ينقطع التبديل والتغيير في تكوين تلك الجماعات ثم تستقر الشعوب البشرية على هذه الحافة من النظام الاجتماعي وهي دهر الداهرين وأبد الابدين إلى متى الى سنه 5000 الى سنه 10000 الى سنه 100000 بعد الميلاد إلى سنة مليون إلى سنة 10 مليون كلا إلى أن يفنى البشر وينهار بناء الكون ولماذا يقع التبديل في الجماعات البشرية بعد سنة 2000 للميلاد مثلا أو سنة ثلاثة 3000 لماذا التغيير والتبديل بعد شيوع المذهب الشيوعي في كل قطر من اقطار الكرة الأرضية الارضيه المسألة كلها لعبه سماسره وقد انكشفت هذه اللعبه وارتفع الغطاء كلما حدث من أطوار الجماعات واطوار الدول وأطوار العقائد والدعوات فهي مناوره سوق ودسيسه فريق من حزب الصعود وفريق من حزب الهبوط وقد بطلت الدسيسة بفراسة كارل ماركس اللبيب واتباعه الايقاض فلا أطوار ولا مناورات ولا صعود ولا هبوط ولا سبيل للجماعات البشرية إلى تبديل أو تغيير لأن الحكايه كلها حكايه استغلال وتسخير وقد بطل الاستغلال والتسخير في هذا الطور الاخير ووقف دولاب الحياه الاجتماعية فلا مصير لها غير هذا المصير وأصحاب هذه النحله يسمون انفسهم احيانا بالماديين التاريخيين لأنهم يدعون لانفسهم انهم يستلمون أسرار التاريخ ويصبرون غوره ويحيطون بافاقه في ماضيه وحاضره ومصيره الصفحه 48 ولكنك ترى مما تقدم اي ضيق واي صفر يلازمان نظراتهم الى عوامل التاريخ الانساني في اباده المتراميه إلى غير انتهاء معلوم الحدود فما اضيق هذه الافاق وما اصغر هذا التاريخ الذي تتقيد خطاه بتنظيم الأجور في مرحلة من مراحل السياسه فلا تنحرف بعد ذلك يمنة ولا يسرا ولا يكون لها متجه غير المتجه الذي رسمه لها الماديون التاريخيون وأطيق من هذه النظرة إلى اطوار التاريخ نظرتهم إلى دوافع الحياة التي تتنوع مظاهرها وتعدد جوانبها فلا شيء غير نضوب الحياة وضاحاله الاحساس بها يخيل إلى أحد من الناس أن مسألة التفاوت بين الأحياء عامه وبين البشر خاصه مسألة عارضه أو تلفيقه من تلفيقات الاسواق واحبوله من أحابيل الاستغلال وان هذا التفاوت لا يعمل عمله في بيئه مجتمع من جديد إذا عولجت مسألة الأجور على نظام من النظم كانما ما كان فإن تفاوت الأرزاق والأجور نتيجة لا محيص عنها للتفاوت في أقدار الحياة ولن يمتنع تفاوت الأرزاق ولو منعتها جميع القوانين التي في طاقة الحكومات أو الجماعات على أنه لو امتنع يوما من الايام بحيله من الحيل الحكوميه لبقي التفاوت الذي لا حيله فيه للحكومه قط ولا تعدله في قيم الحياة قيمة تتعلق بالأرزاق أو بالأموال لانه هو التفاوت الذي يسعد ويشقي ويرفع ويضع وتناط به الامال والجهود والغبطه والرجاء فقد يولد الإنسان بوجه جميل يفتح له القلوب ويسخر له اللذات ويتمناه الالوف فلا هو قادر على أن ينزل عنه ولا هم قادرون على أن ياخذوه وقد يمتاز الإنسان بالقوة التي تقاوم العلل وتستغني بالقليل من الطعام والكساء عن الكثير الذي لا ينفع الآخرين الصفحه 49 وقد يمتاز بالذرية التي تعز على غيره أو يساويه غيره بالذرية ويمتاز عليهم بنجابه الأبناء. وقد يمتاز بالعبقريه والنبوغ وقد يمتاز بالفصاحة وذرابة اللسان هاهو الشق واحد درابه اللسان يقال هو ذرب اللسان أي فصيحه انتهى الهامش وقد يمتاز بالظرف والهكاهه والإيناس وقد يمتاز بطول الاجل والرضا عن العيش واعتدال المزاج وقد يمتاز بالهيبه ووجاهه المحضر وبروز الشخصية بين الانداد والأقران فلا بد أن يكون الإنسان مشغولا جدا بالعمله والنقد حتى يتخيل أن النقود وحدها هي التي خلقت الدرجات الاجتماعية بين هذه الفوارق التي لا تقبل الاحصاء ولا بد ان يكون محسور النظر هامش رقم 2 محصور النظر أي ذو نظر كلين لخفاء ما حدق اليه انتهى الهامش حين ينظر إلى المستقبل القريب والبعيد فيحسب أن هذه المزايا معطلة العمل في خلق الدرجات والطبقات وستظل معطلة العمل عشرات السنين ومئات السنين والالاف السنين إلى أبد الابدين وما كان بالناس من حاجه الى انتظار الاف السنين ليروا أن هذه المزايا واشباهاها قد تعمل عملها في ظل كل نظام وعلى الرغم من كل نظام وقد تاسس النظام الشيوعي في البلاد الروسية منذ 30 سنه فحاول جهد المستميت أن يقضي على الطبقات والدرجات فما هي الا سنوات حتى ظهرت بوادر التفاوت بينها بعد نشاه الصناعات الحكوميه وهي قيد انمله في اشواط الحياة الاجتماعية إذا قيست بالتاريخ المنتظر في الدهور بعد الدهور ظهرت بوادر هذا التفاوت بين اناس يرغبون جميعا في منعه ويؤمنون جميعا ببطلانه ويدينون بما تدين به حكومتهم من أسباب الفوارق بين الطبقات في حظوظ المعاش وقد دانوا بما تدين به حكومتهم لأنهم ولدوا في ظلها ولم يسمعه رايا غير رأيها الصفحه الخمسون ولا فلسفة للتاريخ غير فلسفتها اذ كان الجيل العامل في بلاد الروسية من ابناء ال20 الى ابناء ال45 قد ولدوا بعد نشأة نشاه النظام الشيوعي او تعلموا دروس الطفوله والصبى على يديه فليس في وسع نظام أن يطمع في معونة أصدق من هذه المعونة بين الحكومة والشعب لتحقيق التجربة التي يؤمنون بها ويكرهون إخفاقها ويعلقون عليها الرجاء الاكبر في الوجود كله لأنها هي عقيدتهم في الوجود ولكنهم بداوا التجربة فلم يتقدموا فيها خطوتهم الأولى حتى تبين لهم الخطر من التسوية بين المطبوع على العمل والمطبوع على الكسل واحتاج إلى حفظ الهمم وحث الخطأ بالتمييز بين المجتهد والمهمل وبين السريع والبطيء وبين من يركن إلى الكفاف ومن يطمح إلى التفوق والبروز فلم ينفعهم هذا التمييز في الأجور لان صاحب الاجر الكبير كصاحب الاجر الصغير في القدره على الشراء فكلاهما يشتري الحاجيات ولا يؤدن له بشراء الكماليات التي حسبوها من شرور الادخار أو نظام راس المال فسمحوا بشراء الكماليات مكرهين واضافوا التفاوت في حظوظ المعيشة وفي مراتب الشرف الى التفاوت في الأجور والمكافئات وانشئوا الطبقات باليمين وهم يحاربونها باليسار وكان هذا كل ما استفادته الامه الروسيه من هذه التجربة الدامية التي كلفتها 29 مليون من النفوس البشرية بين قتل الثوره وفرائس الاضطهاد وصرع المجاعه والوباء عدا خساره الامه في الحرية واستقلال الفكر والشعور وقد فعلت مدابره الطبيعة فعلها في جميع نوازل الحياه هامش رقم 1 مدابره معاده انتهى الهامش الصفحه 51 وفي مقدمتها عبقريه الأمة وملكاتها الإنسانية وهو اول ما يصاب بمدابره الطبيعة واكراه العقول والقرائح على نحو من الإنحاء لان مدابره الطبيعه شر على عبقريه الأمة من الطغيان والاستبداد لان عبقريه الامه الروسية لم تحرم في عهد القياصرة اثذاذا من نوادر الأدب امثال ديستيفنسكي تولستوي وتجنيف وشيخوف، وارتر بياشيف وجوركي ونخبه من الموسيقيين والدعاه ولكنها عقمت فلم تخرج واحدا من طبقه هؤلاء في عهد النظام الشيوعي وعلى وفرة الكتب المطبوعه وكثره القراء بين جميع الطبقات ومن بلغ من أدباء الروس نصيبا من النبوغ يقارب تلك المنزلة كان مقاله إلى الخمول او الانتحار وهكذا يفعل الحجر على سباق الحياة هامش رقم واحد الحجر المنع والتحريم انتهى الهامش وهكذا يفعل الحجر على سباق الحياه حيث ما جرب وفي أي من الأوضاع تمثل للناس فلم يكن الحجر على تكوين الطبقات في ظل النظام الشيوعي أرحم ولا اعدل من الحجر على تكوينها في ظل العقائد البرهمية بين الهنود لانه منع الصعود ولم يمنع الهبوط وضاعف المشقه في طريق العناصر الصالحة للتقدم ولم يخفف شيئا من الضواغة القاسره التي ترين على النفوس فتهوي بها إلى الحضيض وكثيرا ما نسمع من دعاة المادية كلاما عن الظلم الاجتماعي والعداله الاجتماعية لأنهم يزعمون انهم يحاربون الظلم ويقررون العدالة ولكنك لن تتخيل في الدنيا ظلما أو بلا من ظلم التسويه بين غير المتساوين هامش رقم 2 أو بل اسوا عقبه انتهى الهامش فانه يجور على الأصلح ولا يحمل مجرد من الصلاح ويقيم العقبات في سبيل تجديد القوى واستفزاز الهمم وتنشيط الكسالة وتقرير الثقة في نفوس العاملين بل ليس اظلم للطبقه السفلى نفسها ممن يحبسها طبقة سفلى إلى آخر الزمان ولا يفتح باب الرجاء في الصعود والترقي لطائفة من ابنائها في حاضرهم الراهن أو مستقبلهم القريب أو البعيد فهو يأخذ بشريعه اليأس ولا يأخذهم بجريعه الامل الصفحة الثانية والخمسون ويحرك فيهم الحسد والخسه ولا يحرك فيهم الهمه والطموح وفي ذلك الجور كل الجور على جميع الطبقات فيه الجور كل الجور على القادرين المستعدين للصعود وفيه الجور كل الجور على العاجزين الحاسدين الذين لا يصعدون ولا يحبون لغيرهم أن يصعد وهم قاعدون ولولا مشايعهم الدعوه المادية على حسدهم لانفوا منه وانكروه ولكنهم يجدون من يمثل لهم تلك الرذيلة في صورة العدل والتجديد أو صورة الناموس الدائم الذي يسيطر على مستقبل الجماعات والاحاد فيعلنون ما يخجل منه ويفخرون بما يشين وإنما العدل الحق في مسألة الطبقات أن الناس متفاوتون بالفطره فينبغي أن يظلوا متفاوتين وينبغي أن يتفاوتوا بالفضل والجدارة ولا يتفاوتوا بالمظهر والتقليد وان لهم من الحقوق بمقدار ما علي من الواجبات وهم في غير ذلك سواء وتلك هي شريعة القران الكريم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ايه أخرى إن أكرمكم عند الله اتقاكم ايه اخرى انما المؤمنون اخوة وعلى هذا تصلح الحياة واستقيم العدل ويرتفع من يستحق الرفعة ويمضي التفاوت بين الأحياء إلى معناه ولا ينبغي بغير معنى في تكوين الجماعات عنوان المراه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ايه اخرى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ آيَةٌ أُخْرَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ أخرى آيَةٌ أُخْرَى إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ آيَةٌ أخرى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين هامش رقم واحد أصب إليهن أحن وأميل انتهى الهامش ميزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته فليس من العدل أن تسوي بين اثنين مختلفين في الحقوق والواجبات ذلك هو الظلم بعينه بل هو شر من الظلم ايا كانت العاقبة التي يؤدي إليها لانه هو وضع الشيء في غير موضعه وهو الخلل والاختلال والتسوية بين الحقوق والواجبات هي العدل الذي فرضته الفلسفة القرآنية للمرأة وهو وضع المرأة في موضعها الصحيح من الطبيعه ومن المجتمع من الحياة ومن الحياة الفردية فمن اللجاجه الفارغة هامش رقم 2 اللجاجة لج في الامر تمادى فيه وابى الانصراف عنه انتهى الهامش فمن اللجاجة الفارغة أن يقال إن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق وجميع الواجبات لان الطبيعه لا تنشئ جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته واعماله وغايات حياته الصفحه ال 54 وفي حكم التاريخ الطويل ما يغني عن الاحتكام إلى التقديرات والفروض فيما تتوخاه الطبيعة من الاختلاف بين الذكر والانثى في نوع الإنسان فلم يكن جنس النساء سواء لجنس الرجل قط في تاريخ أمة من الأمم التي عاشت فوق هذه الكرة الأرضية على اختلاف البيئات والحضارات وكل ما يقال في تعليل ذلك يرجع إلى علة واحدة وهي تفوق الرجل على المرأة في القدره والتاثير على العموم فليست جهاله القرون الأولى سببا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال والنساء في جميع الامم لأن الجهل كان حظا مشتركا بين الجنسين ولم يكن مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال ومن زعم أن الرجل فرض الجهل على المرأة، فقبلته وأدعنت له فقد قال إنه أقدر من المراه أو انه او انه احوج الى العلم واحرص عليه منها وليس الاستبداد في القرون الأولى سببا صالحا لتعليل تلك الفوارق لان استبداد الحكومات كان يصيب الرجل في الحياة العامه قبل أن يصيب المراه في حياتها العامه أو حياتها البيتية ولم يمنع الاستبداد طائفة من العبيد المسخرين ان يتبع فيهم العامل الصنعه هامش رقم 1 العامل الصنّاع الحاذق الماهر وخاصة في العمل اليدوي انتهى الهامش والشاعر اللبق والواعظ الحكيم والأديب الطريف وليس عجز المرأة عن مجارات الرجل في الأعمال العامة ناشئا من قلة المزاولة لتلك الأعمال لأنها زاولت أعمال البيت ألوف السنين ولا يزال الرجل يبرزها في هذه الاعمال كلما اشتغل بصناعاتها فهو اقدر منها في الطبخ وفي تفصيل الثياب وفنون التجميل وتركيب الاثاث وكل ما يشتركان فيه من اعمال البيوت وقد يرجع الأمر إلى الخصائص النفسية، فيحتفظ الرجل فيها بتفوقه على الرغم من استعداد المرأة بتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ الصفحه ال55 فنواحه على الموتى عادة تفرغت لها المراه منذ عرف الناس الحداد على الحداد على الاموات ولكن الاداب النسويه لم تخرج لنا يوما لم تخرج لنا يوما قصيده من قصائد الرثاء تضارع ما نظمه الشعراء الرجال سواء منهم الاميون والمتعلمون وقد كان أكثر الشعراء في العهود القديمة من الأميين بل هناك خاصة نفسيه لا تتوقف على العلم ولا على الحرية ولا نوع العمل أو الوظيفه في المجتمعات أو البيوت وهي خاصه الفكاهه وخلق الصور الهزليه والنكات التي يلجا إليها الناس حين يحال بينهم وبين التعبير الصريح وربما كان الاستبداد أو الضغط الاجتماعي من دواعي تنشيط هذا السلاح من دواعي تنشيط هذا السلاح النفسي في قرائح المستبعدين والمغلوين لانه السلاح الذي ينتقم به المغلوب لضعفه والمنفذ الذي والمنفذ الذي يفرج به عن ضيقه وخوفه وقد كان ضغط الرجال عن النساء خليقا أن يغريهن باستخدام هذا السلاح لتعويض القوة المفقوده والانتقام للحريه المسلوبه ولكن الاداب والنوادر لم تسجل لنا فكاهه واحدة أطلقها النساء على الرجال كما فعل الرجال المغلوبون في الامم الحاكمه أو المحكومه على السواء أو كما فعلوا في تصوير رياء المراه واحتيالها على إخفاء رغباتها وتزييق علاقاتها بالرجال وهذه الملكه ملكه الفكاهه خاصة النفسيه لم يقتلعها من طبائع الرجال ظلم ولا جهل ولا فاقه ولا عجز عن العمل في ميدان الحياة. فمن اللجاجه أن يتجاهل المتجاهلون هذه الفوارق وهي اثبت من كل ما يثبته العلم والعلماء وما كان للعلم أن يوجد شيئا لم يكن له وجود في الوقائع أو في تفكير العقول وانما هو أبدا في مقام التسجيل أو مقام التفسير الصفحه ال56 وقد أقام القرآن الفارقه بين الجنسين على الأساسين اللذين يقيمانه ويقيمان كل فارق عادل من نوعه وهما اساس الاستعداد الطبيعي وأساس التكاليف الاجتماعية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فحق القوامة مستمد من التفوق الطبيعي في استعداد الرجل ومستمد كذلك من نهوض الرجل بأعباء المجتمع وتكاليف الحياة البيتية فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة ولو كانت مثله في القدرة العقلية والجسدية لأنها تتصرف تنصرف عن هذا الكفاح قسرا في فتره الحمل والرضاعه وهو الكفيل بتدبير معاشها وتوفير الوقت لها في المنزل لتربيه الأبناء وتيسير أسباب الراحه والطمانينه البيتية وكلاهما فارق ضروري تقضي به وظائف الجنسين ويقضي به توزيع العمل في البيئه الانسانيه كلما تقدم الإنسان وتسعد في نفسه وفي مجتمعه عوامل العطف وملكات العقل وخصائص المزاج ويقضي به اختلاف الحقوق والواجبات ذلك اختلاف لم يخلق لإغلاء لإلغاء الفوارق بل للاعتراف بها وتوجيهها إلى وجهتها المعقوله ولا نحسب أن المجتمع الإنساني ناجم من مشكلاته المعقدة في سياسة الأمة وسياسة البيت وسياسه الحياة الفردية، حتى يثوب إلى هذا التقسيم الطبيعي الذي لا محيص عنه فيعمل الرجال عمل الرجال ويعمل النساء عمل النساء وتقام دولة المراه في البيت ودولة الرجل في معترك الحياه الصفحه ال57 فالمجتمع الذي يتزاحم فيه النساء والرجال على عمل واحد في المصانع والاسواق لن يكون مجتمعا صالحا مستقيما على سواء الفطره مستجمعا لأسباب الرضا والاستقرار بين بناته وبنيه لانه مجتمع يبذر جهوده تبذير الصرف والخطل على غير طائل ويختل فيه نظام العمل والسوق كما يختل فيه نظام الأسرة والبيت فالمراه لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفوله والقدرة على فهمها وافهامها والسهر على رعايتها في أطوارها الأولى لتهجر البيت وتلقي بنفسها في غمار الأسواق والدك والدكاكين وسياسه الدوله كلها ليست باعظم شأنا ولا باخطر عاقبه من سياسة البيت لانهما عدلان متقابلان عالم العراق والجهاد يقابله عالم السكينه والطمئنان وكلاهما في اللزوم وجلاله الخطى سواء وانما الآفه كلها من حب المحاكاه بغير نظر إلى معنى المحاكاه فان المراه يخيل إليها انها لا ترفع الضمه عن نفسها عن نفسها الا اذا عملت عمل الرجل وطالبت بحقوق الرجال وقيل إن النساء والرجال سواء في جميع الاعمال والأحوال. ولولا مركب النقص لكانت للمرأة فخر بمملكه البيت وتنشئه المستقبل فيه لا يقل عن فخر الرجل بسياسة الحاضر وحسن القيام على مشكلات المجتمع التي تحتاج إلى الجهد والكفاح وهي لو رجعت إلى سليقتها لاحست أن زهوها بالامومه أغلى لديها والفق بطبعها من الزهو بولايه الحكم ورئاسه الديوان فليس في العواطف الإنسانية شعور يملا فراغ قلب المراه كما يملا الشعور بالتوفيق في الزواج والتوفيق في انماء البنين الصالحين والبنات الصالحات الصفحه ال وقد لوحظ هذا الاعتبار في تقسيم الميراث بين الذكور والإناث فاعطى للذكر مثل حظ الانثيين وبينت هذه القسمة قبل كل شيء وبنيت هذه القسمة قبل كل شيء على اعتبار واحد وهو أن الرجل يتكفل بمعيشه المراه وهي مشغوله بامر البيت ورعايه الاسره وأنه هو الذي يجمع الثروه ويكدح في طلب المال فمن العدل أن يعطى منه نصيبين على قدر سعيه في تحصيله وعلى قدر حاجاته التي تشتمل على حاجة النساء ومن يعولهم من الزوجات والأبناء ووصف القرآن المراه بالكيد العظيم وهو وصف لا يق... لا يناقض رجحان الرجل عليها في العقل والتدبير لان سلاحها في هذا الكيد من أسلحة الطبيعة التي تستميل بها الرجل إليها وتغرس في نفسه حب الاستجابة لغوايتها هامش رقم واحد لغوايتها ضلالها وجهلها انتهى الهامش ولم تزل الحيله عوضا عن القدرة ودليلا على نقصها في ناحية من نواحيها ومن المشاهدات المحسوسة أن المرأة تصر على طلبتها وتلح في اصرارها لأنها تعجز عن صرف الفكرة من رأسها إذا خطرت لها وهجست في ضميرها هامش رقم 2 هاجست هاجت الشيء في صدري خطر ودار في خلدي انتهى الهامش فهي الفكرة من هنا فتعاودها من هناك وهي تعالج الخلاص منها فلا تفلح في هلاجها ولا تزال فريسة لهواجسها في يقظتها ومنامها حتى تستريح منها بالإنجاز والتنفيذ فهي تسابر على الطلب لانها عاجزه عن الخلاص من الحاجة والتغلب على معاوداته ومراجعاته وهي تستمد القوة من هذا الضعف الذي يتعقبها فلا يرحمها ولا يريحها فتبدو كالمطارده وهي طريده وتتراءى كالغالبه وهي مغلوبه فتجمع بين الضعف العظيم والكيد العظيم وتعتمد على غواية الطبيعة في نجاح كيدها حين يخذلها الضعف ويسلم ويسلمها للنزوه الملحه والوسواس المقيم الصفحه ال59 على أن هذه التفرقة بين الجنسين لا تتعدى تكاليف المعيشة وعلاقات المجتمع إلى تكاليف العقيدة وفضائل الأخلاق ومطالب الروح لأن المرأة تخاطب في القرآن الكريم كما يخاطب الرجل في هذه الأمور وتندب لكل ما يندب له من الفرائض والأخلاق التي تجمل الذي تجمل بذوي الخير والصلاح ومن امثله ذلك هذه الايه الكريمة من سوره الاحزاب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 أعد الله لهم مغفرته وأجر عظيم ولهذا كانت المرأة تشهد الصلاة الجامعه في المساجد وتؤدي فريضه الحج ثافرة غير مقنعه وتبايع النبي عليه السلام كما باعه الرجال أما الحجاب الذي كثر فيه اللغط كما كثر فيه الغلط هامش رقم واحد اللغط الصوت والجلبة انتهى الهامش فالقران لم يتعرض له إلا بمقدار ما يحق لكل مجتمع سليم ان يتعرض لحياطه الاخلاق والاعراض لان شهوات الجنس اخطر من كثير من الأضرار التي تحتاط لها الجماعات البشرية بالحد من الحرية في بعض الأحوال وقد سمحت القوانين بالحد من الحرية في سبيل تامين الاموال وحراسه الطرق والمواصلات ويقاية السابلة من اخطار المركبات والسياره فهم الشقم 2 الناس السائرون على الطريق لقضاء حاجاتهم فمن السخف أن يقال إن الفرد يحضر عليه الانطلاق على هواه في شؤون كهذه ويباح له أن ينطلق في أهواء الشهوة الجنسية بغير ضابط من قبيل من قبيل الحيطه والرقابه التي لا تعوقه عن مباح وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن لم نرى فيها ما يحرم على المراه شيئا لا يجب على القانون أن يحرمه في احداث في احدث المجتمعات الصفحه 60 فلا يجوز للمراه أن تتبرج تبرج الجاهليه الأولى وفصلت آية الحجاب ذلك في سوره النور فجاء فيها وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن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 وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون <تصفيق> هامش رقم 1 بخمرهن جمع خمار بالكسر لجمع خمار بالكسر هامش رقم 2 جيوبهن الجيب الموضع المقور من القميص هامش رقم 3 اولي الاربه اصحاب الحاجه من, من الى النساء انتهى الهامش وفحو ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بزينة جسدها لتتصدى للغواية بين الغرباء وهي في حل بعد ذلك أن تلقى من تشاء ممن تجمعها بهم مجالس الاسره من الرجال أو النساء وما من عقل سليم يرى أن الشرائع تتخطى حدودها حين تعرض لمنع التبذل والغوايه على هذا النحو الصريح وما من عقل سليم يبدو له أن حراسه الاعراض والاخلاق بمثل هذه الحيطة فضول من الشرائع والقوانين أو تصرف لا نظير له في المجتمعات البشرية التي تتكفل بحراسه الاموال والارواح فلا فائدة للرجل ولا للمراه ولا للأمة في جملتها من هذا الرياء الذي يجزم باستحانه الأخطاء الشهوانية حين تستثار بغواية الزينة المكشوفه وهو في الوقت نفسه لا ينزه النفس البشرية من سرقه الدراهم والسلع إذا عرضت بغير حيطه لكل من يمد اليها يدا وع حا حاول التفريقه ومن حاول التفرقة بين الأمرين بالتفرقة بين الطمع في الجماد والطمع في مخلوق انساني يؤكد ضرورة الحيطة هنا من حيث يريد أن يبطلها أو يضعفها لأن الخطر الذي تتلقى فيه الرغبة من الجانبين اولى لان الخطر الذي تلتقي فيه الرغبة من الجانبين اولى بالحيطه من خطر مقصور على رغبه السارق دون الجماد المسروق الصفحه الحادية 61 ولعل الغريبين قد لمسوا من اضرار الاباحه ولعل قد لمسوا من اضرار الاباحه في مقابلات الجنسين ما يحور بهم إلى الصواب في مساله الحجاب هامش رقم واحد يحور حار إلى الشيء وعن الشيء يحور رجع انتهى الهامش فيفهمون الحكمه في الاعتدال بين الاباحه المطلقه والقصر الشديد في هذه المسألة التي لا يغني فيها الرياء عن الحقيقه ويدركون أن اخطار الشهوات الجنسية شيء يحسب له حساب في الشرائع والاداب لانه حساب الاعراض والانسام وخير ما يطلب من الشريعه عدل وصحة تقدير ونحن لا لا نلتزم العدله ولا صحة التقدير حين نتجاوز بالكائن الحي طبيعته في حقوقه وواجباته أو حين نطلب من الطبيعة ما لا يستطاع ان الزواج من الأوهام الشائعة بحكم العاده ان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي اباح تعدد الزوجات بين الأديان الكتابية، وهذا وهم قد سر الى الاخลาด بحكم عادتي كما أسلفنا لأن الواقع الذي تدل عليه كتب الاسرائيليين والمسيحيين أن تعدد الزوجات لم يحرم في كتاب من من كتب الأديان الثلاثه وكان عملا مشروعا عند انبياء بني اسرائيل وملوكهم فتزوجوا بأكثر من واحدة وجمعوا بين عشرات الزوجات والجوارى في حرم واحد وروى ويستر مارك العالم الحج في شؤون الزواج على اختلاف النظم الانسانيه ان الكنيسه والدوله معا كانت تقرران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن ال عشر وكان يقع غير نادر في الحالات التي لا تعنى بها الكنيسه عنايتها بزواج الأسر الكبيره وكل ما حدث في القرن الأول المسيحية أن الاباء كانوا يستحسنون من رجل الدين أن يقنع بزوجة واحدة وخير من ذلك أن يترهب ولا يتزوج بتات فكانت الفكرة التي دعت إلى استحسان الزواج الموحد هي فكرة الاكتفاء بأقل الشرور فإن لم تتيسر الرهبانيه فامراه واحدة اهون شرا من امراتين وكانت المرأة على الاطلاق شرا محض وحباله من حبالات الشيطان بل اخطر هذه الحبالات واستكثر أناس من آباء الكنيسة وفقهاؤها أن تكون لها روح علوية فبحثوا في ذلك وأوشقوا أن يلحقوها بزمرة الحيوان التي لا حياة له الذي لا حياة له بعد فناء جسده الصفحه الثالثة والستون فكان تعدد الزوجات مباحا في الأديان الكتابية جميعا ولم يحرم حين حرم إكبارا للمرأة وتنزيها لها عن قبول المشاركة في زوجها بل كانت الفكرة الأولى في تحريمه أن المرء شر يكتفى منه باقل ما يستطاع ومن المحقق أن الشريعة الصالحة للزواج هي الشريعه التي تراها فيها حقيقة الزواج في جميع حالاته الواقعه أو التي تحتمل الوقوع فليست فليس الزواج علاقة جسدية بين حيوانين وليس الزواج علاقة روحيه بين ملكين ولكنه علاقة إنسانية في المجتمع بين الذكور والإناس من البشر الذين يزاولون المعاش ويتمرسون بضرورة دنياهم صباح مساء ولم يستطع خيال الشعراء في ابعد سبحاته ان يجعل من الزواج علاقة شعرية رومانتيكية تدوم بين الزوجين مدى الحياة على سنه الوفاء والقداسة التي تتخيلها الملائكه للملائكه والارواح العلوية. فهذه حالات يتمناها الناس ويحلمون بها ويصورونها لانفسهم في عالم الخيال ولكن الشرائع لا توضع لا توضع الامل للاماني بل للوقائع والمحسوسات وتلاحظ فيها أكثر الوقائع والمحسوسات لا أقلها واندرها بين النذر القليل الذي لا يقاس عليه واتفاق الزوجين على الوفاء والعشره الدائمه كمال روحاني مفضل على العلاقة بين رجل واحد واحد ذات زوجات ولكن الكمال الروحاني لا يفرض بقوة القانون وليس الفضل فيه أن يكتفي الرجل بزوجة واحدة واحده لا يستطيع التزوج من اثنين او ثلاثه وانما الفضل فيه أنه يستطيع ولا يفعل وأنه يمتنع عنه لان سعادته الروحيه في الامتناع عنه باختياره فاذا حدثت وحده الزوجه كرها فلا فرق في هذه الحالة بين الوحده والتعدد الصفحة 64 وقد يتصل الرجل بأكثر من امرأة واحدة وهو مقصور على زوجة واحدة فيضيف نقض الشريعة إلى نقض الآداب الروحية ولا يستفيد هو ولا الزوجة ولا المجتمع من هذا الرياء والطرف الثاني لهذه المبالغة في تنزيه الزواج هو طرف العلاقة الحيوانية التي لا يرتبط فيها الزوجان بأكثر من العلاقة بين ذكر الحيوان وانثاه بل يكون فيها الزواج احيانا أهون شأنا من علاقة الذكور والإناث عند بعض الأحياء لأن بعض الأحياء تكون عندهم المودة بين الذكر والأنثى وتبلغ حد التلازم في أكثر من موسم واحد من مواسم التناسل فهي أفضل من العلاقة التي تفصم في كل ساعة إذا خطر لأحد الزوجين أن يفصمها من قاد لهواه وهذه هي شريعة الزواج في رأي الشيوعيين أو الماركسيين وهم الذين يتناقضون في هذه الشريعة بين اطلاق الحرية لأهواء الفرد العارضه على الرغم من المصلحه النوعية وبين تغليب مصلحة الجماعة على جميع أهواء الافراد وهو أساس الشيوعيه واساس المذاهب الاشتراكيه جمعاء فمن إنكار الواقع والمصلحه ان نجعل الزواج علاقه بين ملكين ومن إنكار الواقع والمصلحة ان نجعله علاقه بين حيوانين واقامة الشرائع على انكار الوقائع من طرفي نقض للشريعة من الأساس وإنما تقوم الشريعة على أساسها حين تبنى على الواقع وتصلح للتطبيق في اوسع نطاق فتعترف بتفضيل الزواج الموحد ولا تقضي بتحريم الزواج المعدد لان تحريم ما دون الكمال يوقعنا في مغالطة لا شك فيها وهي أن الناس جميعا كاملون او يستطيعون العيش على سنة الكمال وهكذا صنعت شريعه الإسلام اعترفت بأن الزوجة الواحده ادنى إلى العدل والإحسان واباحت تعدد الزوجات لانه حاله لا بد من حسبانها في الشرائع الاجتماعية الصفحة ال والستون ولا يستطيع أحد أن ينكر وقوعها بموافقة القانون أو بالاحتيال على القانون والخروج عليه ابحت شريعه الاسلام تعدد الزوجات ولم تفرضه كما يبدو إلى اخلال المتكلمين في هذا الموضوع من الغربيين فقد يخيل اليك ان تستمع بعض الغربيين يتكلم في موضوع الزواج الإسلامي أن الإسلام قد أوجب تعدد الزوجات على كل مسلم واستنكر منه أن يقنع بزوجه واحدة مدى الحياة وذلك وهم شائع كالوهم الذي شاع في تحريم الأديان الكتابية الأخرى لتعدد الزوجات فلا الأديان الكتابية تحرم تعدد الزوجات ولا الإسلام حرم توحيد الزوجه واوجب على المسلم أن يتزوج أكثر من واحد وانما اباح تعدد الزوجات مع ضمان العدل بين النساء واستبعد العدل على طبيعه الانسان فقال القرآن الكريم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فالأقوال متفقه على أن انعقاد الزواج من ذكر أو انثى هو الزواج المثالي المفضل على غيره ولكنه زواج مثالي وليس بزواج يتكرر بين كل ذكر وانثى من نوع الانسان لأننا لا نستطيع أن نجعل من كل رجل زوجا مثاليا ومن كل امراه زوجة مثاليه ومعنى أنه زواج مثالي أنه عمل من اعمال الفضائل الاختياريه وليس بعمل من اعمال الشرائع المفروضة على جميع الرجال وجميع النساء ولا حاجة بالشرائع إلى أن تفرضه على من يصلح له ويتقبله ويفضله على غيره لانه يؤثره على كل علاقه متعددة ولو اباحتها الشرائع أو حسنتها لمن يطلبونها الصفحه ال66 ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة متى اتفقت بينهما أواصر الموده وتبادل العطف والرعايه وإذا كان الزواج الحيواني هو المثل الادنى للزواج بين ابناء النوع الإنساني فمن حق الشرائع أن تمنعه ولا تقبله على وجه التعليل ولا على وجه الاستثناء ونعني بالزواج الحيواني ذلك الزواج الذي يقوم على هوى الجسدين ولا تبقى فيه بقيه للألفة ودوام العلاقه بين الزوجين متى نفر بالزوج هواه أو نفر بالزوجة هواها فلا نقصر الناس على أدب الملائكه ولا نقبل منهم خصه الحيوانية وقوام الأمر بين الحالتين هو ما قضت به شريعه القرآن تفضيل الزواج الموحد وعصمه الزواج من اهواء الساعه وعوارض النفور والسامه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا ولم يجاوز القرآن بتعدد الزوجات أن وضعه في نصابه فاعترف بإمكان وقوعه أو ضرورة وقوعه في بعض الأحوال وهي حالة معترف بها ولا شك في الحياة الإنسانية حيث كانت من أقدم الأزمان إلى هذا, إلى هذا الزمان ولكنه اعتراف التواطؤ والاغضاء الذي يحدث في غفله الشريعة ويصبح في العرف المصطلح عليه شريعه مفعوله تهرب من وضح النهار ولا يعوزها الا التقرير والتصريح فكم من زوجة بين من يحرمون تعدد الزوجات تعلم أن فلانة بعينها خليلة لزوجها وتدعوها إلى بيتها وتزورها وتتجاهل الحقيقة التي لا تجهلها ولا يجهلها أحد من بيئتها ولكنها تقبل هذا التواطؤ لانها تقابله بمثله وتذهب في المجتمع باسم زوجة فلان وخليلة فلان ويحدث من جراء ذلك ما يحدث من التناقض الوبيل بين شريعة الواقع وشريعة الدين أو شريعة الدولة السابعة 67 مغالطات ومخادعات آوون منها كل احساس يتولد من تعدد الزوجات لانه يضيف إلى الغيره والنكد اكاذيب الاخلاق ومحاولات التهرب والاحتيال في مسائل الذريه ومسائل الأسر والقرابات وما هو الاحساس الذي يتولد من تعدد الزوجات هو على التحقيق احساس لا ترضاه النساء ولكن أين هو المجتمع الذي يتكفل لكل انسان بالرضا كله ويعفيه من كل ما يسوءه ويخالف هواه فالمراه تلاقي في حياتها كثيرا من المحزنات والمقضبات التي لا حيله فيها للمجتمع ولا للشريعه وقد يهاون احتمال الضره لديها إذا قيس بما تحتمله في كثير من مآزق الحياة وقد تفضل المشاركة في زوج من الأزواج على الحرمان منه في بعض الأحيان ويصدق هذا على المرأة التي ملكت كل حريتها في أمم الحضارة الحديثه كما يصدق على المرأة الجاهله في الأمم التي أنكرت على النساء أكثر الحقوق ولا نظن أن امرأة بلغت من الحرية في اختيار الأزواج والعشراء ما بلغته المرأة الأمريكية في القرن العشرين ولا سيما الفتيات اللاتي ملكن كل أسباب الطلاقة من سيطرة الاباء والاولياء ومن هؤلاء من سئلنا رايهن في تعدد الزوجات فقالت احداهن في, مو... في مجلة الحوار دبيت انني وان كنت أعتقد أن تعدد الزوجات يوافق الرجال أكثر مما يوافق النساء أحسبه شيئا لا يخلو من الطرافه والغرابه ولست من الطفولة بحيث يخفى علي ان كواكب الصور المتحركه يعشقهم كثير من النساء ويعلمنا وهن يعشقن يعشقنه يعشقنهم انهن لا يسيطرن على قلوبهم ومشيئتهم ومهما يكن رايك مثلا في ايرول فلند فانك لن تجهل الواقع الذي لا شك فيه لا شك فيه من أمره وهو ان كثيرا من النساء يقبلن الشركه فيه نعم ليس كل رجال في وسامة ايرول فلان او فيكتور ماتيور أو فان جونسون أو كلارك جابل ولكن الرجال الذين لهم نصيب من الوسامة والقسامة كثيرون في كل مكان فلماذا لا تشترك في قربهم عدة نساء صفحة الصفحه 68 انهن ينفردن في الحجرات متى كبر الاطفال وتتقدم السنون فتبرد حرارة الشباب وتهدأ مرارة الغيرة ولا يبعد أن يجد هؤلاء الشركات مواطنا مواطنا المقارنه في التحدث عن ذلك الرجل الذي ارتبطنا به جميعا برابطه الزواج وقد عشت معظم ايامي في ضاحية مدينة كبيرة فلا أحسب صديقاتي إلا مستغربات عاتبات لو أصبح من حظي غدا ان اكون واحده من هؤلاء الزوجات المشتركات ولكن هب الرجل كان مليح الشمائل قادرا على ايوانا جميعا ألا يخطر لك أن الاغطاط بحديث الزواج يلفظنا اذا من الغيرة لا من الإنكار؟ راجع العدد 665 من مجلة الرساله سنه 1946 ومهما يكن من احساس المرأة لمشاركة الضرائر في زوجها فهو من احاسيس الحياه الطبيعيه التي تحدث في الزواج وفي غير الزواج وليس هو باقصى من مهانه العمل او مهانه الحاجه او مهانه الدمامه او مهانه الغيره اليائسه او مهانه الابتذال وليس في وسع الشرائع أن تزعم انها تعفي النساء أو الرجال من امثال هذه العوارض والمنقصات ولتصنع تصنع الشرائع ما تصنع من ضروب التحريم والتحليل فلا مناص للمراه ولا للرجل على السواء من مواجهة الحياة بمسراتها ومنغصاتها ومن قبول ما لا يقبل والرضا بما لا يرضي في حالة القدرة والاختيار وهل يخطر على بال أحد أن عشرة مرؤوسين يتنافسون على ارضاء رئيس واحد حالة أيسر أو اندر من حالة امراتين تتنافسان على مرضات زوج وهل لا يحدث في الحياه أن خمسة ابناء يتنافسون على حنان اب أو ام في أسرة واحدة؟ وهل يندر في الدنيا تنافس الساسة على كسب الجماهير أو تنافس العلماء والمصلحين على كسب الأنصار والمريدين الصفحه التاسعه و60 اما لتعدد الزوجات فكثيرة ترجع تاره الى خصائص الطبيعة وتاره إلى ضرورات الحياه المعيشه فالرجل يؤدي وظيفة النسل طوال أيام السنة ولا تؤديها المراه وهي حامل زههاء 9 شهور والرجل يلد بعد ال 60 وقد يلد بعد ال 70 وقلما تلد المراه بعد ال 45 أو ال ويستقل الرجل بمعاشه ولا تستقل المراه به ولا سيما في أثناء الحمل والرضاع وتربيه الأطفال وقد تقرر من احصائيات الامم أن عدد النساء يربى على عدد الرجال في أوقات السلم فضلا عن اوقات الحروب واول ما تستلزمه هذه هذه الخصائص الطبيعيه ان يدخل تعدد الزوجات في حساب الشرائع وحساب المجتمعات البشرية وقد تقضي ضرورات المعيشة أو ضرورات الاسره بحسبان الحساب لهذا التعدد في بعض الاحوال فربما عاقمت المرأة أو اصيبت بمرض عضال أو ذهبت عنها جميع المغريات الحسية والنفسية فضيرها الطلاق في هذه الحالة أضعاف ما تضيرها المشاركة في زوجها ولا تجني هذه العلاقة العقيمة على الزوج في نسله ولا على النوع الإنساني في بنيته ولا أخطر من التمادي في الاباحة لأن التناسب الطبيعي بين عدد الذكور والإناث يئبى أن تعم الرخصه فيصبح لكل رجل زوجتان أو يعدد الزوجات كل من أراد مع اشتراط القدرة على تكاليف الاسر والأبناء الصفحه 70 ومتى استوفت الشريعة أمانتها من حياطة الاسره وضمان النفقه عليها بقيت أمانة العرف الاجتماعي يتولاها على حسب الاداب والمصالح والضرورات التي تغلب على المجتمعات بين أمة وام وبين جيل وجيل وفي هذا العرف الاجتماعي الكفاية للإشراف على تنظيم الزواج من ناحيته بعد أن قالت الشريعه كلمتها واطلعت بأمانتها التي تطلب منها فمن امثله التنظيم الذي يتولاه العرف الاجتماعي في مسألة تعدد الزوجات أنه يحد من رغبات الطبقه الغنية في هذه المسألة كما يحد من رغبات الطبقه الفقيره فيها على اختلاف انواع الحدود فالطبقه الغنية أقدر على الإنفاق وأقدر من ثم على تعدد الزوجات ولكن الرجل الغني يقبل بنته أن تعيش مع ذره او ضرائر متعددات والمرأة الغنية تطلب لنفسها ولابنائها نفقات ترتفع مع ارتفاع درجه الغنى حتى يشعر الاغنياء انفسهم بثقلتها إذا تعددت بين زوجات كثيرات فلا ينطلق الزوج الغني في رغباته على حسب غناه بل يقيم له العرف حدودا وموانع من عنده تكف من رغباته لتثوب به إلى الاعتدال ولهذا نرى في الواقع أن الطبقات الغنية تكتفي بزوجة واحدة في معظم الأحيان وربما كان للاختيار نصيب من ذلك كنصيب الاضطرار لأن الاغنياء يستوفون حظوظهم من العلم والثقافة فيدركون بلطف الذوق مزايا العطف المتبادل بين زوجين متكافئين في الكرامة والشعور والطبقه الفقيره لا ترفض المرأة فيها ما ترفضه المرأة الغنية من معيشة الضرائر ولكن العجز عن الإنفاق يمنعها أن تنطلق مع الرغبة كما تشاء فلا تستبيح تعديد الزوجات بغير حدود وهكذا تقوم الشريعه في تعدد الزوجات بما عليها ويقوم العرف الاجتماعي بما عليه ويقع الالزام حيث ينبغي أن يقع مع الرغبة والاختيار الصفحه 71 على أن تعريف الزواج نفسه أهم من تنظيم الأفراد أو التعدد في الزوجات فما هو تعرف الزواج قبل أن يعرفه القرآن الكريم هل هو صفقة تجارية بين شريكين في المعيشه هل هو وسيلة من وسائل الضرورة لاسكات صيحات الجسد والاستراحة من غواياته الشيطانية؟ هل هو تسويغ الشهوه بمسوغ الشريعة؟ هل هو علاقه عدمها خير من وجودها إذا تاتى للرجل او للمراه ان يستغني عنها كل هذا وأشباهه أعلم ما تصورته المجتمعات والعقائد من صور الزواج قبل الإيحاء بالقرآن الكريم ولكن الزواج في القرآن الكريم هو الزواج الإنساني في وضعه الصحيح من وجهه المجتمع ومن وجهه الأفراد فهو واجب اجتماعي من وجهة المجتمع وسكن نفساني من وجهة الفرد وسبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساء فكان خطاب القرآن في تدبير الزواج موجها إلى المجتمع كله لانها مسألة طماطبه ويصلح أو يفسد من ناحيتها وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم واماءكم اي يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله هامش رقم 1 الايام جمع ايم وهي من لا زوج لها بكرًا أو ثيبا والثيب المرأة التي فارقت زوجها بموت او طلاق انتهى الهامش الصفحه ال72 وفضيله هذه العلاقة بين الرجال والنساء أنها علاقة سكن تستريح فيها النفوس إلى النفوس وتتصل بها الموده والرحمة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 واستزاده ثروتها من الرحم والرحمة ومن العطف والموده ومن مساجله الشعور بين الجنسين بما ركب فيهما من تنوع الاحساس وتنوع العاطفه وتنوع القدرة على الحب والإيناس ولهذا كان اختيار الزوجات مقصورا على النساء اللات يجن الموده من طريق العشرة الزوجية دون غيرها فلا زواج بين رجل ومره ات تتصل الموده بينه وبينها من طريق القرابه ومحارم الاسره وكل النساء المحرمات في الزواج من هذا القبيل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال آبائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما هامش رقم واحد جناح بضم الجيم الإثم والميل انتهى الهامش فالغرض من شمول هؤلاء النساء جميعا بالتحريم ظاهر وهو زيادة ثروه الانسان من العطف والموده وتعويده أن ينظر إلى كثير من النساء نظرة مودة لا تشوبها شهوه جنسية أو تعويده أن يعرف الوانا من الشعور غير شعور الذكور والاناث في عالم الحيوان وكل هؤلاء القريبات أو اشباه القريبات قد, جعل قد جعلت الموده بينهن وبين اقربائهن من الرجال فلا موجب لخلطها بالموادة التي تنشا من العلاقة الجنسية ولا لتعريضها للجفاء الذي يعرض احيانا بين الازواج والزوجات الصفحة ال 73 ومما يؤكد هذا المعنى أن التحريم هنا لا يجري على سنة التحريم في شريعه القبائل التي تدين ابناءها باختيار الزوجات من الأباعد دون الأقربين وتسمى شريعتها في علم الاجتماع بالأكس جامي لأن العلاقة هنا تقوم على علاقه الألفة والموده لا على علاقة الدم ووشائج النسب الأصيل فلا قرابه بين الرضعاء ولا بين الربائب ولا تحريم للجمع بين الأخت واختها في شريعه القبائل التي تختار الزوجات من الاباعد دون الأقربين لأن الزوجة وأختها سواء في القرب والبعد سواء كانت من القبيلة نفسها أو من قبيلة غريبة عنها وانما هي قرابه ادبيه يحترمها الذوق المهذب ولا يقع احترامها من وشائج الدم وأواصر الأنساب. كذلك لم تكن هذه المحرمات جميعا مرعية في الشريعة الاسرائيليه لأنها لا تنص على التحريمات التي ترجع إلى العلاقات الأدبية او علاقات الالفه والموده بل روى التوراة ان ابراهيم عليه السلام تزوج من سارة اخته لابيه واوشكت تامر أن تتزوج اخاها عمنون وجاء منع الزواج بين الاخوين بعد ذلك على سبيل الكراهية والاستهجان ثم على سبيل الالزام ولم تتعرض له الشريعة وقد تقررت تحريمات الدم من قديم الازمنه وعرفت شرائع القبيلة كما عرفتها شريعه الدوله وشريعه العقيده ولكن شمول المنع لقرابه الالفه الأدبية هو الذي وسع اثاق العطف بين الجنسين وخرج بها من حصرها القديم في شهوه الجسد أو تجديد النوع بالذريه فعلى خلاف الاقاويل المدعاه على سنن الزواج في القرآن الكريم لم تكن العلاقه بين الجنسين حسب هذه السنن محصوره في علاقه الجسد أو علاقة النوع بل كان فيها متسع لالوان من العواطف الإنسانية لم تعرفها شرائع كثيرة بين الأقدمين والمحدثين وكانت خليقة أن تعلم بني بنى الإنسان آدابها من العطف بين الرجل والمرأة بينهما من غير صلات النسب وغير صلات النوع ووظائف تجديده فلا تدخل في أواصر القرابة ولا في أواصر الزواج الصفحة الرابعة 74 وهكذا كانت شريعة القرآن مطابقه لحقيقه الزواج في معانيه الإنسانية ومعانيه النوعية والاجتماعيه فاستحسنت الاكتفاء بزوجة واحدة ولكنها جعلته فضيله يختارها الزوجان ولم تفرضها عليهما بغير فضل يرجع إلى الزوج أو الزوجة واباحت تعدد الزوجات مع اشتراط العدل لمن استطاع وحسبت للدواعي النوعية والاجتماعية التي تبيح تعدد الزوجات في بعض الأحوال كل ما ينبغي أن تحسبه شريعه تسري بين ابناء البشر في دنياهم هذه التي تطلب المثل الاعلى ولا تصل اليه في كل حين اما معامله الزوجات فهي في الشريعه القرآنية موافقه لهذا التقدير الصحيح لطبيعة الزواج فليس الزوج سيدا للزوجه ولكنه وليها وله حقوق الولي وعليه واجباته ومنها حمايتها والانفاق عليها وللمراه في ما عدا مثل الذي عليها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ومعاشهن مثل معاش الرجل يسكنن حيث سكن ويرزقن من حيث رزق اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم آية أخرى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفي حالة الغضب يجوز للرجل أن يقوم خطأ امراته بالوعظ والنصيحه الصفحه 75 او بالاعراض والهجر في المضاجع أو بالضرب أو بالتحكيم بين اهله وأهلها إذا استعصى الوفاق بينهما واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجزوهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا وان خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا هامش رقم 1 نشوزهن نشزت المرأة على زوجها ابغضته واستعصت عليه انتهى الهامش وليس معنى اباحه الضرب ايجابه في كل حالة ومع كل امراه فقد كان النبي عليه السلام وهو اول المؤتمرين باوامر القرآن يكره الضرب ويعيبه ويقول في حديثه المأثور: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره فلم يضرب زوجة قط بل لم يضرب أما من الصغار ولا من الكبار وأغضبته جارية صغيرة مرة فكان غاية ما أدبها به أن هز في وجهها سواكا وقال لها لولا أخاف الله لأوجعتك بهذا السواك وانما يباح الضرب لان بعض النساء يتادبن به ولا يتادبن بغيره ومن اعترض على ايجازته من المتحدقين من ابناء العصر الحديث فإنما يجري اعتراضه مجرى التهويش في المناورات السياسية هامش رقم 2 التهويش هوش بين القوم الق الفساد انتهى الهامش ولا يجري مجرى مناقشه في مسائل الحياه واخلاق الناس لان الاعتراض على اباحه الضرب بين العقوبات لا يصح إلا على اعتبار واحد وهو أن الله لم يخلق نساء قط يؤدبن بالضرب ولا يجدي معهن في بعض الحالات غيره ومن قال ذلك فهو ينسى أن الضرب عقوبه معترف بها في الجيوش والمدارس وبين الجنود والتلاميذ وهم أحق أن ترعى معهم دواعي الكرامه والنخوه إذا جاء الاعتراض من جانب الكرامه والنخوه وان رؤساءهم لا يملكون من العقوبات المادية والأدبية ومن وسائل الحرمان والمكافاه ما ليس يملكه الازواج في نطاق البيوت المحدودة الصفحه السادسة 76 وقد يهذئ النساء انفسهن بهذه الحبلقه التي تخلط بين مظاهر السهرات في الأندية وبين وقائع العيش ومشكلات البيوت في ناحية من نواحي الضنك والضرورة فإن النساء لا يعلمنا أن عقوبة الضر عند المرأة العاصية الناشزة ليست من الهول والغرابة بهذه الصورة المزعومة في بيئات الأندية والسهرات فربما كان من أنيقات الأندية والسهرات أنفسهن من يعرفن عن هذه الحقيقة ما يجهله المتحلقون والمتزوقون هامش رقم 1 المتزوقون المتزينون انتهى الهامش ما يجهله المتحلقون والمتزوقون في مجامع اللهو والبطالة بزواق الفروسيه هامش رقم 2 زواق زينه انتهى الهامش بزواق الفروسيه ولا طنفه فيعلمنا ويعلم الكثيرون كما قلنا في كتابنا عبقريه محمد ان هؤلاء النساء الناشزات لا يكرهنه ولا يسترد ذلنه وليس من الضروري أن يكون من اولئك العصبيات المرضات التي تشتهين الضرب كما يشتهي بعض المرضى الوان العذاب وقد بينا في ذلك الكتاب ايضا حقيقة الغرض من عقوبه الهجر في المضاجع لانها تبدو للكثير كانها عقوبه جسديه غايه ما يؤلم المراه منها انها تحرمها لذه الجسد بضعه ايام أو بضعه اسابيع إلا انها في الحقيقة لا تؤلمها لهذا السبب ولو كان هذا سبب إلامها لكانت عقوبه للرجل كما كانت عقوبه للمرأة ولكنها في الواقع عقوبه نفسية في الصميم لأن أبلغ العقوبات كما قلنا في عبقريه محمد هي العقوبة التي تمس الانسان في غروره وتشككه في صميم كيانه في المزية التي يعتز بها ويحسها مناط وجوده وتكوينه والمرأة تعلم انها ضعيفة إلى جانب الرجل ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت انها فاتنه له وانها غالبته بفتنتها وقادره على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق إليها ورغبة فيها فليكن له ما شاء من قوه فلها ما هي ما تشاء من سحر وفتنه واعزاها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم وحسبها انها لا تقاوم بديلا من القوة والضلعه في الاجساد والعقول هامش رقم 3 الاضلاع شده الاضلاع وعزم الخلق والقوة انتهى الهامش فاذا قاربت الرجل مضاجعه له وهي في أشد حالاتها اغراء بالفتنه ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذي يقع في وقرها وهي تهرز بما تهرز به في صدرها الصفحه السابعة 77 هامش رقم واحد وقرها دخيله نفسها انتهى الهامش أفوات سرور أحنين إلى السؤال والمعاتبه كلا بل يقع في وقرها أن تشك في صميم انوثتها وان ترى الرجل في أقدر حالاته جديرا بهيبتها وابتعانها وان تشعر بالضعف ثم لا تتعزى بالفتنة ولا بغلبة الرغبة فهو مالك امره الى جانبها وهي إلى جانبه لا تملك شيئا إلا أن تثوب إلى التسليم وتفر من هوان سحرها في نظرها قبل فرارها من هوان سحرها في نظر مضاجعها فهذا تأديب نفس وليس بتاديب جسد بل هذا هو الصراع الذي تتجرد فيه الانثى من كل سلاح لأنها جربت امضى سلاح في يديها فارتدت بعده الى الهزيمه التي لا تكابر نفسها فيها فانما تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها فاذا لاذت بها فخذلتها فلن يبقى لها ما تلوذ به بعد ذلك وهنا حكمه العقوبه البالغه التي لا تقاس بفوات متعه ولا باغتنام فرصة للحديث والمعاتبه وانما العقوبه ابطال العصيان ولن يبطل العصيان بشيء كما يبطل باحساس العاصي غايه ضعفه وغايه قوه من يعصي وجملة القول ان هذه الوسائل تستنفذ كل جملة كل حملة في الوسع الابقاء على صلة الزواج واتقاء الفرقة بين الزوجين فعلى الرجل أن يغالب كراهته للمراه إذا تحول قلبه عنها عسى أن يكره شيئا ويجعل الله الخير فيه وعليه ان يجرب النصيحه والهجر والتاديب بالضرب والتحكيم بين الاسرتين ان افلحت هذه الوسائل بقيت الصلة ودامت الموده والالفه والا فالطلاق حل لا مناص منه في النهاية بعد استنفاد جميع الحلول وقد عالجت امم كثيره من امم من امم الحضاره ان تستغني عن الطلاق وتحرمه في جميع الأحوال أو في معظم الأحوال فأظهرت التجارب المتوالية أن الخطر على الزواج من تحريمه افدح واعضل من كل خطر ياتي من اباحته والاعتراف بلزومه في كثير من الحالات الصفحه ال 78 والقرآن مخول المراه أن تطلب الطلاق إذا كرهت البقاء في عصمه زوجها وإن امراه خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح ما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَإِذَا تَصَالَحَا عَلَى الْفِرَاقِ فَذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الشِّقَاقِ الدَّائِمِ وَخَيْرٌ مِنَ الْفِرَاقِ عَلَى عَدَاوَةٍ وَنِقْمَةٍ وَكُلُّ مَا يُطْلَبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ تُعْفِيَ الزَّوْجَ مِنَ النَّفَقَةِ وَتَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ الرَّجُلَ وَتُمْسِكَ مَالَهُ وَتَفْرِضَ النَّفَقَةَ عليه وقد جاءت امراه إلى النبي عليه السلام وشكت إليه انها لا تطيق زوجها ثابت بن قيس فسالها هل تردين اليه مهرها فقبلت ان ترده فنصح لثابت أن يطلقها اذا كان لا خير له في استبقائها وتم الطلاق على وفاق ولم يوضع الطلاق بغير حدود ولا أبيح كل الاباحه لغير ضروره <تصفيق> فوحيله فهو, فهو حيله من لا حيله له في الوفاق وهو مع ذلك ابغض الحلال عند الله كما جاء عن النبي عليه السلام ومن اقواله صلوات الله عليه لعن الله كل ذواق مطلاق ولعن الله الذواقين والذواقات ولعن الله كل مزواج مطلاق ويراجع الرجل نفسه في حالة الغضب لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق ولا يقع من السكران او المكره او المحرج او غير الرشيد فاذا وجب وقوعه وجب باحسان ورفق ومروءه الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا اي خوفا الا يقيم ما حدود الله آية أخرى وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قرطارا فلا تاخذوا منه شيئا التاسعة 79 وللمراه اذا طلقت وهي حامل أن تطالب زوجها بالانفاق عليها حتى تضع حملها وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَلَهَا أَن تَرْضِعَ وَلَدَهَا سَنَتَيْنِ وَعَلَى الرَّجُلِ أَن يُنْفِقَ عَلَيْهَا طُولَ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدته بولدها ولا مولود لا بولده وهذه في جملتها وتفصيلها خير الحدود التي ترعاها الجماعه البشرية بين الزوجين في حالتي الوفاق والفراق ونعتقد أن الأمم المتحضره سترجع إلى كثير من ماثورات الزواج في صدر الإسلام لعلاج بعض المشكلات التي خلقتها اطوار الحياة الصناعيه والثقافيه في السنين الأخيرة من العصر الحديث فمن الكتاب والمصلحين في أوروبا وامريكا من يكتبون عن الزواج في هذا العصر كانه نظام منحل او على وشك الانحلال ومنهم من يغرب في ارائه لعلاج مشكلة الزواج هامش رقم 1 يغرب اي ياتي بغريب الاراء انتهى الهامش حتى يصبح علاجه بمثابه الاعتراف بالمرض والاسترسال فيه ومنهم من يقول شيئا يجوز النظر فيه ومن يقول شيئا لا يستحق نظرا ولا يرجى الوصول منه إلى علاج ولا تمهيد للعلاج فالكاتب الانجليزي ويلز يشير بولايه الامه للأطفال ويسمى ذلك اعتاقا للأبناء من رقبة الاباء والأمهات وفي رأي ويلز هذا رجوع إلى رأي أفلاطون القديم الذي استحسن فيه أن ينشا الولد باعين المربين الأفاضل والمربيات الفضليات ولا يعلم من أبوه ومن و من امه الصفحه 80 واثت هؤلاء المفكرين وامثالهم انهم يقدرون ان الناس يرتقون من جانب ويلبثون على الجهل والنقص في غير ذلك الجانب يقدرون أن الجماعة البشرية تبلغ من التهذيب والفطنه والأريحية والعلم بفنون التربية أن يؤتمن فيها الرجل والمرأة على تنشئه الأطفال لا تربطهما بهم صله نسب ولا قرابه إلا الاباء والأمهات فإنهم سيظلون على هذا الارتقاء العام غير اهل امانه التربية والسهر على الأبناء فلماذا نستثني الآباء والامهات وحدهم من فيض الارتقاء العاميم ولماذا لا يكون الاباء والامهات الذين شملهم الارتقاء اصلح من غيرهم للتربيه مع مزيه الحنان المطبوع ومزيه العواطف الإنسانية التي تخلقها الاسره ولا نعرف لها اصلا في الإنسان غير وشائج القرابة بين الاباء والأبناء والإخوة والأخوات؟ ورأي وزير فرنسي مسموع الكلمة واديب معروف المكانة بين الادباء وهو ليون بلوم أن الزواج في العصر الحاضر علاقه لا ينتظم عليها بقرا وان الخيانه فيه بين الازواج ليست مما تطيب عليه العشرة والطمانينه في أسرة سعيده وليست مما يمتنع بسلطان القانون لاتساع مجال الحيل التي يحتال بها على مخالفته وانطلاق الرجال والنساء في حريه نفسيه واجتماعيه تستعصي على الحجر على الحجر والرقابه فلا مناص للمجتمع البشري من الاعتراف بهذه الحالة وتقديرها في نظام الزواج وعنده أننا نعطي هذه الحاله حقها من التقدير اذا اخرنا سن الزواج إلى ال أو ما بعد ال وأغضينا عما يجري قبل ذلك بين الفتيان والفتيات لانهم خلقاء بعد تجربة الله واشباع الشهوات منه أن يساموا ويثوبوا إلى الحياة الزوجية وهم زاهدون فيه صالحون للوفاء صلاح القناعة والاكتفاء وصلاح القدرة على التعاون وتربيه الابناء والذي يسبق إلى الذهن من كلام ميسوبلوم ان الاباحه وابتذال الشهوات أمر لا يعاب لذاته ولا يستنكر في الذوق والخلق والاداب الاجتماعية لولا أنه معطل للزواج أو مخل بأمانة الزوجين الصفحه ال ولكن الواقع أن ابتذال الشهوات مرض معيب يدل على شيء غير سليم في بنية الفرد كما يدل على شيء غير سليم في بنية الجماعه فلو لم يكن في الدنيا زواج أو نظام للاسره لكانت الاباحه خليقة بالعلاج لذاتها كما يعالج كل نقص في تكوين العقل والإرادة واستعداد المرء للعمل الجدي في الحياة الخاصة والحياه العامه وخير لنا من التعويل على سامه الفرد للشهوات واللذات ان نعول على سامه المجتمع كله لهذه الافه وان نتخذ من هذه السآمة دليلا على خطأ المبادئ التي تسمح للحريه الفرديه أن تنطلق في العلاقات الجنسيه بغير وازع ولا رقيب فنحد من الاختلاط بين الجنسين بعض الحد ونقيم الاداب الجنسية أو النوعيه على أساس غير أساس الحرية المطلقه لأحاد الرجال أو احاد النساء وقد نثوب بهذا إلى نظام قريب من نظام الاداب القرآنية في الحجر على كل انطلاق يفسد العلاقه السليمة بين جنس الذكور وجنس الإناث ومن الفلاسفة المحدثين الذين عارضوا لمسألة الزواج نابغة انجليزي من نوابغ الرياضة والفلسفة وهو اللورد بيرتراند راسل الذي اشتهر بالجرأة في الرأي والاستقلال في شؤون السياسه والدين فهذا الفيلسوف يرى أن سن الزواج قد تاخر بغير اختيار وتدبير فإن الطالب كان يستوفي علومه قبل مائة سنة أو مائتين في نحو الثامنه عشر او العشرين فيتاهب للزواج في سن الرجولة الماضجة ولا يطول به عهد الانتظار إلا إذا آثر الانقطاع للعلم مدى الحياه وقل من ياثر ذلك بين المئات أو الالوف من الشبان أما في العصر الحاضر فالطلاب يستحصصون لعلومهم وصناعاتهم بعد الثامنه بعد 18 او 20 الصفحه 82 ويحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى زمن يستعدون فيه لكسب الرزق من طريق التجارة أو الاعمال الصناعية والاقتصادية ولا يتسنى لهم الزواج وتاسيس البيوت قبل الثلاثين 30 فهناك فتره طويله يقضيها الشاب بين سن البلوغ وبين سن الزواج لم يحسب لها حسابها في التربية القديمة وهذه الفترة هي فتره النمو الجنسي والرغبه الجامحه وصعوبه المقاومه للمغريات فهل من المستطاع أن نسقط حساب هذه الفتره من نظام المجتمع الإنساني كما اسقطها الاقدمون وابناء القرون الوسطى يقول الفيلسوف أن ذلك غير مستطاع واننا إذا اسقطناها من الحساب فنتيجه ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل والصحة بين الشبان والشابات وانما الراي عنده ان تسمح القوانين في هذه السن بضرب من الزواج بين الشبان والشابات لا يؤدون بتكاليف الاسره هامش رقم واحد يؤودهم آده الأمر بلغ منه المجهود والحمل أثقله انتهى الهامش ولا يتركهم لعبث الشهوات والموبقات وما يعقبه من العلل والمحرجات وهذا ما سواه ما سماه بالزواج العقيم او الزواج بغير اطفال childless marriage واراد به ان يكون عاصما من الابتذال ومدربا على المعيشه المزدوجه قبل السن التي تسمح بتأسيس البيوت في قاموس الإسلام الذي الفه توماس باتريك هيوز بحث عن الزواج الإسلامي يقول فيه عن زواج المتعة إن هذه الزيجات الموقوطه هي ولا ريب فيها لا واهي ولا ريب اعظم الوصمات في تشريع محمد الأخلاقي ولن تقبل المعذرة بحال من الأحوال وزواج المتعه هذا ضرب من الزواج الموقوت يروى عن النبي عليه السلام أنه أذن به في احدى الغزوات للصحابه الذين انقطعوا عن أوطانهم وطالت غيبتهم عن بيوتهم ثم اختلفت الروايات في تحريمه وقال بعض الفقهاء من الشريعه على الأكثر أنه مباح إلى الآن لبعض الضرورات الثالثة 83 قلنا ونحن نقرأ تعقيب مؤلف القاموس على الزواج المتعه لقد كان من النافع للرجل أن يعيش حتى يرى فيلسوفا من أكبر فلاسفة القومه يدرس مشكلة الجنسين في الحضاره الحديثة درس الفلاسفه المحققين فلا يهديه الراي فيها الى حل غير زواج المتعه أو ما هو من قبيله فقد كان خليقا به اذا أن يتهيب مشكلة الجنس والاسره قليلا من التهيب وان يدرك مكرهن او طائعا انها ليست باللعبة التي يلعب بها المتطلعون الى سمة اللطافه والفروسيه المصطنعه في الأندية والمحافل وان مشكلات النوع الانساني الضخام قد تلجئ اساتذه العصر إلى مقام المتعلمين من ابناء العصور الماضيه فيتعلمون ان الحذلقه اسهل شيء على طلاب المظاهر وادعياء اللطافه ولكنها سهولة لن تنفع البشره في المعضلات الصعاب التي تتجدد مع الزمان وتستفحل على تعاقب الاجيال عنوان الميراث اثبت القران نظام المواريث بتفصيلاته لجميع ذوي القربه واعتبر الارث حقا مشروعا للوارث لا يجوز حرمانه منه بحيلة من حيل التهريب واجماع المفسرين منعقد على ذلك لم يخالفهم فيه إلا ثئة من فقهاء الظاهرية قالوا بمنع ميراث الأرض خاصة واباحه الميراث من العروض والأموال هامش رقم 1 العروض جمع عرض بفتح العين وتسكين الراء وهو عند الفقهاء المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا ولا نقدا انتهى الهامش لاعتقادهم ان الافضل لله اننا نحن نرث الأرض ومن عليها والينا يرجعون ولكنه تفسير يخالفهم فيه جملة الفقهاء من جميع المذاهب لان كون الارض لله لا يمنع أن يرثها الصالحون من الصالحون من عباده يورثها من يشاء ايه اخرى ولا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فهي امنا عليها لله ولله ميراث السماوات والأرض وهذا هو المعنى المقصود بميراث الله لكل ما في الكون وليس المقصود منه منع أجزاء من الأرض أن يملكها أحد من الناس والميراث حق وعدل ومصلحة من وجوه كثيرة أقوها في رأي المدافعين عن نظام التوريث أنه نظام لا ينفصل عن نظام الأسرة وأن الأسرة دعامة من أكبر دعائم المجتمع لا تنعقد ثم تنفرط مرة في كل جيل بل هي وحدة تناط بالدوام ومن الواضح ان الاسره هي منبعه العواطف الإنسانية في المجتمع على اتساعه وان الصله التي بين الاحاد في الأمة لا تغني عن وشائج اللحم والدم بين الاباء والامهات والأبناء والبنات والاخوه وبني العمومه والخوله الصفحه 85 فإن المجتمع في نطاقه الواسع كم مبهم في نظر كل فرد من افراده وانما الصلة العاطفية بين هؤلاء الأفراد هي صلة النسب والقربى في هذه الخلية التي تتركب منها بنية كل قبيل وكل جمهور كبير فالمجتمع الذي يجعل العلاقة بين الوالد والولد كالعلاقة بين كل فرد منه, منه وكل فرد آخر أقل ما يقال فيه أنه مجتمع غير طبيعي وغير متماسك الاجزاء ومهما يقل القائلون عن واجبات الامه على الفرد فلن تكون هذه الواجبات أقوى ولا الم من واجبات النوع على افراده وهي مع هذا الوجوب لم تفرضها الطبيعة على الفرد إلا من طريق استهوائه بلذته وعاطفته ومصلحته التي تمتزج بمصالح ذويه فليس لل... فليس للاجتماع أن يدعي لنفسه من القدرة على تسخير أفراده دعوى تعجز عنها الطبيعة التي يتكون منها اللحم والدم والحس والعاطفه فإنما هو ادعاء لا محصل له غير الالفاظ الجوفاء ومن الاجتماعيين من ينكر الميراث وينكر الاسره معه لانهما يغريان بتضخيم الثروه وتحكيم رؤوس الاموال في جهود العاملين ولم يكن هؤلاء الاجتماعيون يترجمون المسألة كلها بلغة المال ويقفون عندها فلا يتجاوزونها إلى لغة الحياه أو الدوافع الحيويه وهي لو ترجمت بهذه اللغة لكان معناها أن الفرد ياتي بغايه ما يستطيع حين يعمل للاسره وينظر الى توفير ابنائه ولا يكتفي من العمل بادنى حدود الكفايه أو بايسر ما يتيسر في حدود الطاقه ومعنى ذلك أيضا أنه سيخصص قرياحته وجوده وكفاءته إلى الغاية التي يقوى عليها وانه لا يحسب قواه العقلية والنفسية حساب الشح والضنانه بل حساب السعه والسخاء فيعمل اضعاف ما يعمل بغير هذه الوسيله ويفكر اضعاف ما يفكر ويحس اضعاف ما يحس وهو يقبض على ذخائر قواه في وجه العالم كله الصفحه السادسة والثمانون فلا ينفق منها إلا بمقدار ما يعنيه في سنوات عمره وليس هذا بالخساره على العالم ولا عليه ولكنه ربح للحياة الإنسانية كلها وليس بالربح المقصود على المقصور على الورثه أو الموروثين وإذا قيل إن هذا المال يؤخذ من المجتمع ليتحول إلى أفراد منه فالذين يقولون ذلك يتخيلون أن الأسرة تخرج بميراثها من البيئه الاجتماعية التي تعيش فيها لتنقطع به في عزله عن تلك البيئه المغصوبه وينسون أن الميراث يبقى في المجتمع كما كان فان احسن صاح اصحابه تدبيرا صرفوه في وجوه النافعه وإن أساء خرج من أيديهم وال على الرغم منه منهم إلى حيث ينبغي أن يؤول أما تضخيم الثروه فقد يعالج بوسائل شتى غير وسيلة القضاء على نظام الاسره ونظام التوريث وما من شريعه تحول بين المجتمع وبين فرض الضرائب على التركات بالمقدار الذي يراه فياخذ المجتمع نصيبه المقدور ولا ينزع من الأفراد حوافز العمل التي يعملون بها كاحسن ما يعملون وللميراث جانب من العدل الطبيعي كما أن له هذا الجانب من الحق من لأن الولد يأخذ من ابويه ما حسن وما قبح من الصفات والطبائع وياخذ منهما ما فيهما من استعداد للاستعداد للمرض والخلاائق المرضوله وليس في وسع الأمة أن تحميه من هذه الوراثه الطبيعيه التي لا تفارقه من مولده إلى مماته فليس من العدل أن تدع له هذا الميراث وتنزع منه ميراث المال وهو مفضل فيه على غيره ولا يتساوى فيه مع ابناء القاهدين عن الكسب والادخار هذا نظام يوافق حركة السعي والنشاط في الجماعات البشرية ولا يعوقها عن التقدم الذي تستحق بسعيها ونشاطها بل يرجع اليه الفضل أكبر الفضل فيما بلغته من الحضاره والارتقاء الصفحة السابعة 87 ولو عمل الناس لانفسهم منذ القدم احادا متفرقين ولم يعملوا كما عملوا اسرا متكافلات لما بلغوا شيئا مما بلغوه اليوم من أطوار المعاش وآداب الاجتماع ولا مما بلغوه من المعارف والصناعات ولا مما بلغوه من العواطف المشتركه ومقاييس العرف والشعور وقد نظر القران إلى الميراث في نطاق اوسع من هذا النطاق وهو نطاق الميراث الذي تتلقاه الأجيال عن الاجيال أو الاعقاب عن الاسلاف فانكر من هذا الميراث ما يعوق يعوق التقدم ويحجر على العقول ويقيم العادات والتقاليد سدا بين الحرية والإنسان وحرية الفكر والارتيا ولم ينكر ولم ينكر القران شيئا كما أنكر الاحتجاج بالعادات الموروثه لمقاومة كل جديد مستحدث في غير تمييز ولا تبصر ولا موازنه بين الجديد المستنكر والقديم المأثور وكان أشد هذا الإنكار للمترفين الذين يتخذون من عراقة البيوت حجة للبقاء على ما الفوه ودرجوا عليه وَكَذَلِكَ مَا ارسلنا مِنْ قبلك فِي قَرْيَةٍ من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على ام وان على اثارهم متدون قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون هامش رقم 1 امه الطريقه والدين انتهى الهامش ايه اخرى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما لقينا عليه اباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ الصَّفْحَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّمَانُونَ آيَةٌ أُخْرَى وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ولم استحسن اتباع الآباء استحسنه لانه تمييز بين عقيده خاطئة وعقيده اكرم منها واحرب الاتباع اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخراتهم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وإذا كانت شريعه الميراث تحمي الاسره ولا تحجر على حرية الاجيال فهي على هذا اصلح ما تصلح به المجتمعات البشرية من نظام عنوان الاسر او الرق نحن نكتب هذه الفصول وقد مضى على انتهاء الحرب العالمية أكثر من سنتين ولا تزال الدول الغالبة توالي البحث في مسألة الأسرى وتحاول أن تشرع لهم نظاما جديدا يوافق العلاقات الإنسانية التي تقررها بين الغالبين والمغلوبين وبين الامم كافة على التعميم ولا تزال اخبار الاسرى ومحاكماتهم تتردد في الصحف وتنقلها الانباء البرقية احيانا كانها من المألوفات التي لا تحتاج إلى تعليق ومن تلك الأخبار أن الاسرى من ابناء الامم المغلوبه ينقلون بالالوف وعشرات الالوف من بلادهم إلى بلاد الامم الغالبة أو مستعمراتها وتوابعها حيث يعيشون هناك في المعتقلات عيشة الأرقاء السجناء ويسامون العمل في تعمير الخرائط واصلاح الأرض الموات وإدارة المصانع التي يعملون فيها بالكفاف أو بما دون الكفاف ولا يؤذن لهم في أثناء ذلك بحريه الإقامة أو حرية الانتقال ومن تلك الاخبار محاكمه بعض الاسره المسؤولين عن سوء معاملة الشعوب التي كانوا يحكمونها أو القسوه على من كان في حراستهم من الأسر التابعين للامم الغالبة وفي بعض التهم التي يحاكمون من أجلها انهم أذهقوا بقسوتهم أو بسوء معاملتهم مئات الالاف من الابرياء الذين لا ناصر لهم ولا يعزى إليهم ذنب يلامون عليه غير وقوعهم في الأسر والالقاءهم سلاح القتال في الميدان وقد حكم على بعض اولئك المتهمين بالموت أو بالسجن امادا طويلا لثبوت التهمه عليهم بمختلف أدلة الثبوت يقع هذا في اعقاب حرب عالميه يراد على آثارها تصحيح الاداب الانسانيه في معامله الاسرى والمغلوبين الصفحه 90 ويعترف الساسة والمفكرون بضرورة هذا التصحيح من وجهة النظر إلى الواجب والمروءه ومن وجهة النظر إلى المصلحه العالمية لتحسين العلاقات بين امم الحضاره وتدبير الوسائل التي تمنع تجديد الحروب وتتكفل بمحو آثارها من النفوس واستلال الضغائن التي تثيرها بين الموتورين والمنكوبين هامش رقم واحد الموتورين الموتور من قتل حميم له فلم يدرك فلم يدرك بدمه انتهى الهامش وهذا غايه ما وصلت إليه المساعي في مسألة الاسرى بعد 2000 سنة من عصر المسيحية الأولى وبعد التفاهم على ضروره النظر فيها من جديد على ضياء المصلحه العالمية وعلى قواعد الاداب الإنسانية التي تجمل بعهد الحضارة وزهاء البشر في التقدم والسلام على أن النظرة العقلية أو الروحانيه التي نظر بها حكام الغرب ومصلحوه عند نشأة الفلسفة أو نشأة الدين أو نشأة البحث المجرد في الحكومة المثالية لم تسبق هذه النتيجة الواقعية بشيء كبير ولو من قبيل النصح والاستحسان والمحاولة التي تجدي كثيرا أو قليلا في السعي إلى الكمال فالفيلسوف افلاطون قد اعتبر نظام الاسترقاق نظاما ملازما للجمهوريه الفاضله او للحكومه الانسانيه في مثلها الاعلى وحرم على الرقيق حقوق المواطنه والمساواه وقضى على الرقيق الذي يتطاول على سيد غريب غير سيده بتسليمه إلى ذلك السيد للاقتصاص منه على سواء ولا يجوز فكاكه من العقوبه إلا بمشيئته ورضاه واذا وجبت الرحمه بالرقيق فإنما تجب الرحمة به من قبيل الترفع عن الإساءة إلى مخلوق حقير لا يحسن بالسيد ان يهتم بالاساءه اليه والفيلسوف أرسطو جعل الرق نظاما من الأنظمة الملازمة لطبائع الخليقة البشرية فلا يزال في العالم اناس مخلوقون للسيادة واناس مخلوقون للطاعه والخضوع وحكمهم في ذلك حكم الآلات الحية التي تساق إلى العمل ولا تدري فيما تساق اليه الصفحة ال 91 وغاية ما اوصى به ان يتفضل السادة بتشجيع هذه الالات على الترقي من منزله الاله المسخره الى منزله الاله المتصرفه كلما بدت منها بوادر الفهم والتمييز ولما ظهرت المسيحيه في بلاد اليونان كتب القديس بولس إلى أهل أفسس رسالة يأمر فيها العبيد بالاخلاص في اطاعه الأسياد كما يخلصون في اطاعه السيد المسيح وكان الحواري بطرس هامش رقم واحد الحواري ناصر الانبياء انتهى الهامش يأمر العبيدة بمثل ذاك الأمر وجرت الكنيسه على منهجه وقبلت نظام الرق وذكاه الفيلسوف توما الاكويني أكبر حكماء الكنيسه لانه أخذ فيه بمذهب استاذه ارسطو وزاد عليه أن القناعة بابخس المنازل من المعيشة الدنيويه لا تناقض فضائل الإيمان، ولا بد من المقابلة بين تلك النتائج العملية وتلك التقديرات الفلسفية، وبين احكام القرآن في مسألة الرق لبيان كسب الإنسان الذي بلغته الحضاره البشرية، من تقرير تلك الاحكام لغير ضرورة توجب هذا الاقتصاد أو دواعي السياسه في مأذق من مازق الحروب الكبرى فالقرآن قد اباح استخدام الاسرى لان الاسر حالة لا بد من دخولها في الحساب ما دامت في الدنيا الحروب وما دام فيها غالي ومغلوب ولكنه حث المسلمين على فك الاسرى كرما ومننا أو قبول الفدية من أوليائهم أو منهم ومعاونتهم على تيسيرها كلما استطاع التيسير فاما منن بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ايه اخرى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم واووصى بالاحسان الى الارقاء كما اوصى بالاحسان الى الوالدين وذوي القربى في آية واحدة الصفحه الثانية والتسعون وبالوالدين احسانا وبذوي القربى واليتاما والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا هامش رقم واحد ابن السبيل المسافر انتهى الهامش وقد تتمم الإسلام هذه الأحكام كما بينا في كتاب داعي السماء فجعل الاعتاق حسنة تكفر عن كثير من السيئات وفرضها على الذين يخالفون بعض احكام الدين كما فرض الصدقات واطعام المساكين وكانت وصية النبي للمسلمين قبل وفاته الصلاة وما ملكت أيمانكم وتكررت منه عليه السلام في احاديثه حتى قال في بعض تلك الاحاديث لقد اوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم وتجاوز الإشفاق على الأرقاء من سوء المعامله إلى الإشفاق عليهم من الكلمة الجارحة فكان عليه السلام يقول لا يقل احدكم عبدي امتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي اما ضرب الرقيق بغير تأديب محتمل فذنب كفارته العتق أو كما قال عليه السلام من لطم مملوكه فكفارته عتقه فإذا قتله فهو يقتل به في قول أشهر الفقهاء إن الباحثين الاجتماعيين من الاوروبيين انفسهم قد عللوا حركه التحرير تحرير الارقاء لعلل كثيرة من ضرورات الاقتصاد فذكروا أن المطالبين بتحرير الرقيق لم يفعلوا ذلك الا احتيالا على الكسب ومنعا للمنافسه التجارية التي تيسر لاصحاب العبيد ومسخريهم في الصناعات أرباحا لا تتيسر لمن يستأجرون الأحرار ويبذلون لهم ما يرضونه من الأجور ولم تزل معامله السود في أمريكا الشمالية بعد تحريرهم من الرق اسوء معاملة يسامها بنو ادم في هذا الزمان الصفحه ال وذلك بعد ان دان المسلمون عشر قرنا بشريعه المساواه بين الأجناس وعلموا أن فضل العربي القرشي على العبد الحبشي إنما هو فضل التقوى والصلاح دون فضل العصبيه واللون ولم يأخذ الإسلام واتباعه بهذا الكرم المحب مجاراة لضرورات الاقتصاد بل اخذهم به على الرغم من تلك الضرورات وعلى الرغم من شح الانفس بالاموال وما تملك الأيمان وتلك هي مزية الإسلام الكبرى في السبق إلى هذا الأدب الرفيع عنوان العلاقات الدوليه من المستحسن في كتاب عن عقيدة الجماعة الإسلامية أن نلم بأصول الأدب التي يتعلمها المسلمون من كتابهم في معاملاتهم مع الأمم الأخرى. ولباب ما يقال في هذا الصدد أن المعاملات الدولية كلها كانت تقوم على العهود والوفاء بها وخلص النية في التزامها وقد اوجب القرآن الكريم على المسلمين الوفاء بعهودهم في كثير من الايات فقال واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولذكر صفات المؤمنين ثم قال والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وجعل الخروج من فضيله الوفاء كالخروج من فضيله الانسانيه كلها حيث قال جل شانه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقِفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ هَامِش 1 تَثْقِفَنَّهُمْ تَلْقَاهُمْ وَتَجِدُهُمْ انْتَهَى الْهَامِش هامش رقم 2 فانبذ إليهم على سواء اي لا تقاتلهم حتى تعلن لهم العزم على قتالهم انتهى الهامش وقد غدر المشركون غير مرة بعهودهم كما جاء في الايه فلم يكن ذلك موجبا لسقوط العهد مع من استقام منهم على عهده كما بينت هذه الايات كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا بما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون هامش رقم 3 إلا ال ال هو العهد انتهى الهامش الصفحه 95 على أن القرآن الكريم يأمر المؤمنين به أن يعاملوا الخائن بمثل عمله ولا يتعدوه إلى الجور والتنكيل ويزين لهم الصبر إذا آثروه على العقاب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم له خير للصابرين وقد غدر بعض المشركين بصلح الحديبيه وهو المقصود بالعهد عند المسجد الحرام فلم يبطن النبي عليه السلام عهد سائرهم ولم يقبل عنده قرشيا مشركا يجيئه في أثناء قيام العهد عملا بما اتفق عليه المسلمون والمشركون قال ابو رافع مولى رسول الله بعثتني قريش إلى النبي فلما رايت النبي وقع في قلبي الاسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم قال إني لا اخيس بالعهد هامش رقم واحد اخيس وخاصه بالوعد بالوعد اخلف الهامش قال إني لا اخيس بالعهد ولا احبس ولا احبس البرود هامش رقم 2 البرود جمع بريد وهو هنا بمعنى الرسول انتهاء الهامش ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فرجع بل رويا في الوفاء بالعهد ما هو أكثر من ذلك لانه عهد بين أحد في مثل حالة الاكراه كما جاء في حديث حذيفه بن اليمان حيث قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت أنا وابي الحسيل فاخذنا فاخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده وما نريد إلا المدينة فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله فاخبرناه الخبر فقال انصرف نفي له لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم وقد أوجب القرآن الكريم اتمام العهود إلى مدتها إن كانت موقوته باجل متفق عليه واوجب اعلان بطلانها متى صحت النية على ابطالها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 وان العلاقة بينه وبين الامم علاقه حرب وقتال فإن شريعه القرآن لم تضع السيف قط في غير موضعه ولم تستخدمه قط حيث يستغنى عنه بغيره وقد نشأت الدعوة الإسلامية بين أقوام يحاربونها ويكيدون لها ويصدون الناس عنها وأمر المسلمين بقتال من يقاتلونهم في غير عدوان ولا شطط وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكانت جزيرة العربي جزيرة بالمعنى السياسي لا بالمعنى الجغرافي وحده اذا نظرنا إلى الدول التي أحدقت بها في عهد الدعوه الاسلاميه وتربصت وتربصت بها الدوائر للايقاع بالدعوه ودعاتها في ابان نشاتها وكان على راس تلك الدول اصحاب السلطان الذين يصدون عن سبيل الله ذيادا عن عروشهم واستئثارا بمنافعهم وإطالة في أمد سلطانهم ولا يرجعون في ذلك إلى الحجه والبيان بل الى السيوف والرماح فاذا حارب هؤلاء فإنما يحاربون بسلاحهم ولا يحاربون بالجدل والبينه الحسنه السيف للسيف فإذا انكسر سيف السلطان بقي رعايا الدول احرارا فيما يختارون لانفسهم من دين ابائهم أو من الدين الجديد لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه لن في لانفصام لها والله سميع عليم ثم اختار الدين الجديد فهو مسلم كالمسلمين فيما له وفيما عليه ومن بقي على دين ابائه فليس عليه غير ضريبة المحكوم للحاكم ويمنعه الحاكم بعد ذلك ما يمنع منه المسلمين ويحميه كما يحميهم ويعوله كما يعولهم ثم لا يطلب منه جهاد ولا زياد كما يطلب من المسلمين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 قاتلوهم حتى يسلموا كرها إن كانوا لا يسلمون وكل ما هنالك من حكمة السيف أنه قد ابطل حكم السيف الذي لا يدين بالحجه ولا بالرأي وترك الناس لضمائرهم يدينون فيما اختاروه من دين ولو أننا رجعنا إلى حروب العقائد من الوجهه العملية لوجدنا أن أصحاب الأديان الأخرى قد شنوا على غيرهم من الحروب المقدسه اضعاف ما اثر عن تاريخ الإسلام وقدر اين في عصرنا هذا من دعاه الإصلاح من يؤلب الامم على حرب كل حكومة تدين بمبادئ الطغيان في الحكم ولا تؤمن بمبادئ الحريه والشورى ومن لم يسمع هذه الدعوه باختياره سمعها على قصر والطرار كما حدث في الحروب بين بلاد الفاشية والنازية وبين المنكرين لقواعد الحكم في تلك البلاد وعلاقات الحرب والسلم بين المسلمين وجيرانهم أو معاهديهم هي ارفع معامله عرفت في عصور الحضاره الإنسانية أمن الطريق وأمان الوادعين المسالمين وفتح المسالك للأرزاق والذهاب والمآب وتنظيم ذلك كله بالعهود والمواثيق مع حث المسلمين على رعايتها ومسامحه الغادرين في غدرهم اذا امنوا العاقبه ولم تلجئهم الضرورة إلى مقابلة الغدر بمثله نفعا للهلاك وصونا للحدود والحرمات وقد سبق الإسلام امم الحضاره الحديثة إلى كل خير في معامله الاسرى والرسل والجواسيس فالاسير يفتدى والرسول لا يخشى على نفسه وماله والجاسوس يعاقب بعقابه المستطلح عليه في كل زمان ويعفى عنه إذا حسنت نيته واعتذر عن عمله بعذر مقبول الصفحه ال93 جاء ابن النواحه وابن اثال رسول مسيلمه الى النبي فقال لهما اتشهدان أني رسول الله قال نشهد أن موسىلهت رسول الله فقال رسول الله امنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما فمضت السنة بتامين الرسل والبرود وروي وروى علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد بن الاسود قال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها ضعينا هامش رقم واحد ضعينا المرأة الراكبه في الهودج والمرأة والزوجة انتهى الهامش فان بها ضعينه ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا نتهادى بنا خيلنا حتى انتهينا فانطلقنا تتهادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضه فإذا نحن بالضعينا قلنا اخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب او لترقيين الثياب فاخرجته من عقاصها هامش رقم 2 عقاصها العقاص بالكسر خيط يشد به اطراف الشعر انتهى الهامش ساتينا به رسول الله رسول الله فاذا فيه من حاطب ابن ابي بلتعه الى ناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم ببعض أمر رسول الله فقال رسول الله يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت امرا ملصقا في قريش ولم أكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون بها اهليهم واموالهم فأحببت اذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله لقد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال انه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقوام المعاملات كلها في هذه العلاقات على الرفق ما أمكن الرفق ثم على القوة المنصفة لاتقاء ما لا يتقى بغيرها وعلى مثل هذه المعامله تصلح العلاقات بين الامم والحكومات وفيها كل ما يهيئ الأسباب للوحدة العالمية بين الناس كافة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 وليس من مانع يعوق الوحده العالمية عند أصحاب دين يصدقون الرسل جميعا ويعتبرون الناس كلهم امه واحده كما جاء في القران الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ايه اخرى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون عنوان العقوبات من المبادئ المتفق عليها في عصرنا أن الجريمه فساد في نفس المجرم وان العقوبه إصلاح له أو وقايه للمجتمع من فساده وان مصلحه المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد ولكن لا نغفل مصلحة الفرد في سبيل مصلحه الجماعه إلا إذا كانت إحدى المصلحتين معارضه للأخرى وأن القصاص مصلحة اجتماعيه وان تاويل الشبهه انما يكون لمصلحة المتهم فلا يدان المتهم إذا وقع الشك في ادله الادانه وهذه المبادئ كلها مسلمة في شريعة القرآن فلا وزر على القاصر ولا على المكره ولا على المجنون ولا وزر على من تاب وصلح على التوبة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وفي كل ذلك تدرأ الحدود بالشبهات تدرأ الحدود بالشبهات هامش رقم واحد تدرأ درأ الشيء دفعه وعنه الحد آخرة انتهى الهامش والعقوبات في الإسلام قسمان قسم التعزير وقسم الحدود فالتعزير يتناول الججرة والغرامة والحبس والجلد دون مقدار الحدود قال الإمام ابن تيميه في رسالته عن الحسبه منها عقوبات غير مقدرة وقد تسمى التعزير وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها وبحسب حال المدني وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته والتعزير أجناس فمنهما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ومنه يكون بالحبس ومنه يكون بالنفي عن الوطن ومنه يكون بالضرب والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد في مواضع بلا نزاع عنه وفي مواضع فيها نزاع الصفحه 101 والشافعي في قول وان تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل اباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز ومثل اخذ شطر مانع الزكاه ومن قال ان العقوبات الماليه منسوخه وأطلق ذلك عن اصحاب مالك وأحمد فقد غالط على مذهبهما ومن قال مطلقا عن أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل اما الحدود فهي في عقوبات العيث بالفساد والقتل واتلاف الجوارح والاعضاء والسرقه والزنا وشرب الخمر فالقاتل يقتل وشريعه القرآن الكريم في ذلك قائمة على امن الأصول وهو صيانه البشر جميعا لان القاتل يعتدي على الحياة الإنسانية كلها ولا يقع عدوانه على نفس المقتول وحده من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا والذين يعيثون في الارض فسادا فيحاربون ويحملون السل فيحاربون ويحملون السلاح وياخذون على الناس سبلهم ويقتلونهم طمعا في اموالهم او اعراضهم فجزاؤهم القتل والصلب او ما دونه اذا سلبوا ولم يقتلوا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 الا الذين تابوا من قبل ان تقديره عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وقال ابن عباس في روايه ان او هنال التخير اي ان الامام ان شاء قتل وان شاء قطع الايدي والارجل وان شاء نفى الصفحه 102 والنفي عند ابي حنيفه وكثير من المفسرين والفقهاء هو العزل أو الحبس ولا يلزم منه الاقصاء إلى بلد آخر بأن هذا البلد الاخر ان كان دار اسلام فحكمه وحكم كل بلد في الاسلاميين سواء وإن كانت دار كفر فالنفي اليه حمل على الارتداد ويرزى القتل بالقتل واتلاف الاعضاء بمثله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومعنى التصدق به العفو من ولي الدم وهو كفاره عن اقامه الحد ولكنه لا يمنع ولي امر المسلمين عن تعزير الجاني ومعاقبته بما يرى فيه صلاحا له وصلاحا للأمة ويشمل هذا التعزير كما تقدم حكم السجن وحكم الجلد وحكم الغرامة أما السارق فحكمها في هذه الآية من سورة المائدة أيضا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان نكالا من الله والله عزيز حكيم فَمَن تاب من بعد ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإجمال الآية هنا فيه مجال لتفصيل يتناول هذه الأمور أولا ما هي السرقة وما هو المسروق وهل حكم المسروق المحروز كحكم المسروق غير المحروز المتفق عليه أن السرقة لا تسمى بذلك إلا أن تكون فيها مسارقه لعين المالك على شيء هو محل الشح والضنى وثانيا من هو السارق هل هو من يسرق مرة واحدة أو من تعود السرقه فإن كلمة الكاتب مثلا لا تطلق على كل من يكتب ويقرأ وانما تطلق على من تعود الكتابة واكثر منها والإشارة إلى النكال وإلى عزه الله في الايه الكريمه قد تفيد معنى الاستشراء والاستفحال هامش رقم واحد الاستشراء استشرى الامر تفاقما وعظم قد تفيد معنى الاستشراء او الذي يقضي بالنكال انتهى الهامش الصفحه 103 وايا كان القول في المقصود بالسارق في الايه الكريمة فالتوبه والاستصلاح تعفيان من إقامة الحد ويوكل الامر فيهما إلى الإمام فيما راى جمله الفقهاء ثالثا ما هو المسروق وما مقداره وقدره عن النبي عليه السلام أنه قال لا قطع إلا في ثمن المجن وأنه لا قطع الا في ربع دينار وربع الدينار وثمن المجني محل اختلاف بين العلماء في التقدير على حسب البلدان والاوقات واين كان المقدار المسروق فالائمة ابو حنيفه والثوري وإسحاق يقولون بان من يسرق شيئا يلزم غرمه ولا يجمع بين القطع والغرم فان غر ما فلا قطع وان قطع فلا غرم وقد اعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الاضطرار من الاكراه الذي يعفي من الحد وإن كان لا يعفي من التعزير فلم يقيم الحد على غلمان حاطب بن ابي بلتع لانهم سرقوا في عام المجاعه رابعا ما هي اليد التي تقطع هل هي الكف أو الاصابع أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى والاختلاف على هذا المعنى قليل بين الفقهاء اما الزنا وعقوبته على المحصنة والمحصن 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وتثبت جريمة الزنا بشهاده اربعه عدول مجتمعين فان تخلف واحد منهم بطلت شهاده الاخرين ولا يقام الحد إلا إذا شهدوا جميعا بوقوع الفعل لا بمجرد الشروع فيه الصفحه 104 ولا حد على من لم يبلغ الحلم ولم يدن بالإسلام ولا حد كذلك مع قيام الشبهه وعلى القاضي لدفع كل شبهة في الاقرار أن يراجع المقر بالزنا 4 مرات وان يستثبت من وقوع فعل الزنا فيساله لعل كقبلت لعل كعانقت لعل كقبلت لعل كعانقت لعل كلمست حتى يصر على الإقرار بعد تكرار المراجعه والسؤال فإن عادل عن اقراره سقط عنه الحد وجاز أن يعاقب بالتعزير وقد نهى الاسلام عن الخمر وجاء في القران الكريم جوابا لمن يسالون عنها وعن القمار يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما وشمل حكم النهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلان في سوره المائده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر اي يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَالمُتَّفق عليه منذ صدر الإسلام أن عقوبة شرب الخمر 80 جلدة ويقام الجلد إذا شهد على الشارب شاهدان عدلان وأخذ ورائحة الخمر تفوح من فمه وانتفت كل شبهة في تعاطيها خطأ أو للعلاج وفيما احصيناه هنا أسس العقوبات في الشريعة القرآنية ولا يخفى أن الشرائع الدينية تستمد سلطانها من مصدر أكبر من من مصدر الأمة أو ولاه الأمر فيها لأنها تستمده من أمر الله ولكن مبادئ التشريع التي تقوم على مصالحة الأمة لا تعارض مبادئ الإسلام التي عمل بها المسلمون أو يمكن أن يتفق يتفق على العمل بها الصفحه 105 هو المسؤول عن إقامة الحدود والاخذ فيها بالتشديد أو التخفيف ولكنه مسؤول امام الجماعه واجماع المسلمين مصدر من مصادر التشريع والعقوبات القرآنية تكفل للمجتمع حاجته التي تغنيه من العقوبه وهي قيام للوازع ورهبه المحذور ولكنها لا تحرم الفرد حقا من حقوقه في الضمان الوفيق والفرصة النافعة وأول ضمان للفرد فيها شده التحرج في اثبات التهمة وتاويل الشبهة لمصلحته في جميع الأحوال وتمكينه من الصلاح والتوبه إذا كان فيه مستصلح ومتاب وإذا خيف أن يؤدي التشدد في حماية الفرد إلى اسقاط العقوبات والاجتراء على المحظورات فالامام موكل بالنظر في منع تلك المحظورات من طريق الزجر والتعزير وقد تقدم أن التعزير يتناول الحبس والضرب والغرامة المالية ويعاقب به فيما دون الحدود وقد يرى الإمام أن اجتماع الشهود الذين يثبتون التهمه غير ميسور في بعض الازمنه إما للخوف أو التحرج أو لشيوع الباطل والزور أو لاختلاط المسلمين بغير المسلمين أو لاتخاذ الأماكن التي تدار فيها المحاضرات أو لغير ذلك من الأسباب فإن رأى ذلك ورأى أن الإعفاء من الحد مضرة ومفسدة فله أن يجمع بين ضمان الأمة وحمايتها وبين إعطاء الفرد حقه من الضمان والحماية فيعاقب بما, بما يراه صالحا للأمرين من ضروب التعزير واين كان القول برعاية الحرية الشخصية في فرض العقوبات فليس في وسع غالم من غلاتها ان يقطع بان مساله الزنا او مساله السكر من المسائل الفردية التي يترك فيها الأمر كله لاحاد الناس ففي الزنا والسكر مساس بقوام الاسر واخلاق الجماعه وسلامة الذرية لا مراء فيه ومتى بلغ من الزاني أن يشهده اربعه شهود عدول وبلغ من السكير أن يصل إلى القاضي بين شاهدين عدلين والخمر تفوح من فيه فليست المسألة هنا مسألة فرد يفعل ما يحلو له بينه وبين نفسه الصفحه 106 ولكنها مسألة مجتمع كله في كيانه واخلاقه واسباب الامن والطمانينه فيه قد تبدو من هذا حكمه من حكم الشرائط التي اشترط الشرع الإسلامي توافرها لاقامه الحدود العلانيه بين الناس وننتهي من ذلك كله إلى النتيجتين يقل فيهما الخلاف حتى بين المسلمين وغير المسلمين وهما أن قواعد العقوبات الإسلامية قامت عليها شؤون جماعات من البشر الاف السنين وهي لا تعاني كل ما تعانيه الجماعات المحدثة من الجرائم والافات وان قواعد العقوبات المحدثه لم تكن تصلح للتطبيق قبل 1000 سنه وكانت تتنافر مقضيات العصر في ذلك الحين ولكن القواعد القرآنية بما فيها من الحيطه والضمان ومباحه التصرف الملائم للزمان والمكان قد صلحت للتطبيق قبل 1000 سنه وتصلح للتطبيق في هذه الايام بعد هذه الايام